خليكم بعرف عيا النهاردة نبدأ الحصة البوس الأول من الحصة ي بقى ا ل ك و م ن ت ر ي ع ن ي ا ل ك و م ن ت ر ي أي ك ه ي كيس ل ي حالة أو ا ل ك ه ة التي ل ج ي في ا ل م نحاول ه ق و ل ه ا حتى نبدأ ا و ل حاجة البوس ا ل ت ا ا ل كيس اللي في الامتحان أو ك و م ن ت ر ي خلي بالك من حاجة مهمة ج د ا عم ن و ل ه ا كلها و ل ه هاي دي ح ا ل ة ي ع ي ب ما هي و ل ه ا نص ك و م ن ت ر ي من الحصة ه ن ب د الكلام ع ل ل ي هو بعده ك و م ن ت ر ي ا ل عندي ي ك خبر ن النبر بعد ك ل اللي شرحناه ا ل ب ر م الجيش في الآخر ا ل ر ب ا ن ت ب ا ل ي ا ل م ج ي كومينتر يعني ك كومينتر ي ع ا ي ن لو غيروا بين بينا ي و ا بينا حل الكومينتر سهلة و ا ل ا س ا ب ق ه ل ا ل م ت ا ل اللي تيجي في الامتحان تبقى سهلة و ا ل م ا ب ا ل م و ض والوقت الامتحانات إن زي كل الامتحان هيجي ك و م ن ت ر يعني كل واحد ب ا ل م و ب ن الصح ي ن ب ط ع ن ي ج ي كده حل ا ل ك و م ن ت ر س ه ل و ا ل س ب ق لما نيجي نرجع عشر سنة ونيجي نشرح ت ل ح ي ن ف ق كومينتر ا ل ف ن إن ا ل ك و م ن ت ر ي ب د ر مهمة جدا و ت س ه ل ن جدا جدا بس لازم عيد ا ل ك و م ن ت ر ي لأن ا ن ت م ف ي د تذكر بس أ ا هدينا ا ل ن ه ا ر د ذكر ا ر د ي و ل و ج ي أ ف ل فيه سوبس ا و ب ك ا ر د ي و ل و ج ي ن ا جيت على الجرح. ه ي ف ر ن س ا ة ي ا ن ي ا ن ت ي سوبس هتذكر من. صح ولا خطأ؟ إ و براين ه ذ ذ ك ر ا ل س ب ل إن براين جعل ي يعني ت ي ه سوبس هتذكر. لما ل ن ا فيدي تنو تذكر كومينتري أصلا أنت ع ا ي ن ما فيه س و س ت ع ر كيف ذ ك ر يعني ا ن ت ممكن ت ع ر ذ ا مش ت ب ع ف تذكر ي ه بالضبط. عشان كده ن ا حاول عملي. حاول ع م ل منها. منهج انت خلاص. من ه ج ك لل c o في ا ل ن ت ة ا ك ك ر ز ا ل ك ي خلاص. ك ي ب م ل الكلام ده؟ ل ن ه ن ه ا ر هنتكلم على c o m m بتاعين. ب ت ا ع النظار، ا ل ن ك ا ئ أو الجيت ب ت ا ع ا ل ن ظ ر اللي ب ن س ب 0 سؤال ا ل ن ر ي ح ح ا ع ي نفهم كده. ا ل ح ا ل ب ت ا ع ا ل ن ظ ر اللي ت ج ي ن ا في الامتحان. ت ب ي بطر ا م عجيم من خ ر ولا لبظو؟ ج ي من خ ر ح ا ل ا ل ن ر اللي ح ت ج في الامتحان. ع ب ا ح ا ج من ي ن وبس. يعني حالة الضعف اللي في الامتحان هما ح ت م ا ل ي ن ب س و م ا ل و م ش اي احتمال ت ا ن ي يبقى كم ا احتمال احتمالين؟ يعني إذا م ب د ئ ي ا من غير م ب د ا ك خالص انت فرص ان انت شخص ا ل ا م ح ا ن صح ما 10 في المية 50 في المية. لأن ا ل ح ا ن ه م كان تخطيط ا خ و ا ن ا هما تخطيين يعني ع م ا زينك الحركة الامتحان ما بتقصي كتير ب ق ى ع ل ى ر ا ي حركة واحد يعني لو هو ي ل ع ن ا ك د ه ي ا ا ن ة ك د ه معيار مش م ع ا ي ا ده بس ليه هم ما يحاطين دول؟ عندك نقطة صفر ك د ه الحالة الأولى وبينه بينكم بنسبة 90% ت ب ل ع حالة ا ل س م ب ر هي ا ل حالة ا و ل ى معيش. ا إ ق ى الحالة الأولى نقطة صفر. الحالة الأولى هي بعد. الحالة الأولى ما ي ج ب ل ك حالة د ي س م ر عادية ج د ا ويقولك النتيجة بداية حالة حالة من ا ل ي ي ن أنا ه ق و ل ك ا و ل ا ل سيناريو وبعدين من تشخصوه بداية ا ل حالة س ب ج ة من اليمين. ا ل ع يقولك ا ن ه و ف ض ل م ر مدام أنك فارمر في ال في التجف من بحان يبقى هو يقصد دي ه ي هذه دي ت د ى م ا ع ر ف ف معه دائما لا كده شو يقول ي فارمر في الأول مدام قال فارمر وكتب ه ا ي ه ا ه في ا ل ح ا ل ا يبقى هو يقصد ب ا ل ي ة بالمية إن الحالة بدأت دي ب ا ل ه ر د ي ة أو ممكن يقولك ب ط ر ي ق ع ثانية يقولك عين ا وكان مثلا ب يتعرض ل ل ض ر ط ك ي و ش ن مع ن ى إنه ق ا ل ك إنه ب يتعرض ل ل ض ر ط ك ي و ش ن يبقى يقصد إيه يقصد إن جاله دبلج ذ ا تبدأ الحالة كان نتكلم للبلازر هو ما ح ي ن ا كيمبر. وما فيش دار ومخاطر ط ا ق ة ل ا ن ه م ا كحالة ا ن حمدين واحنا واقفين نتكلم في الحالة الأولى و ل ك الحالة الأولى احتجاج زي يعني إما أو إيه؟ أو وطبعا ما بنحجزك ا و ايه ا و بضال وطبعا م ش ه ي د الحالة تلات نما هيكمل الحالة و ي ق د ر يقولك ل ا ح د ا ث ا ح د ا ث ا ح د ا ث ه ت ل ا ق ي ا ن الحالة تتتجه نحو ا ي ه تتتجه نحو نفر الدروز يعني تواصل عندي ا و ت و ا ح ب ط ا ي ن اللي ا ل ك ب ا ل ت ك س ل الطبيعي ل ل حاجة ت ع ه ي ت ي ن عياضة الى الربط إلىين ا ل ى الليبر ر و س ط ب ع ا ا عرفينين ا ن ه و داخل ل ل ي ب ر كروز. ه ي ق و ل بع إنه و م ث ل ا جاله أعراض الليبر ك ل ي ا وما هو ا ل ي ب ر كروز ت ر ع من الليبر كتليار مع بورتر هايبرتينش أقلان أطول. ه ي ن ل ك ع ر ا ض الليبر ك و ل ي ا ر أو أعراض ا ل ب ر ت ه ي ا ل م ف ا ه م عرض من أعراض ا ل ب ر ت هايبرتينش هيجيلك في الحالة هو اللي مكنت. معايير مش معايير ا ل أ ط ب ج ي الجالب. طب واللي نبرتليان الير... عارف منين ا هو دخل في ي ب ر ت ل الير... ي ا ن يعني يقولك ا ن العيان دخل ف ع س ي د أو ج و د أو إ ن ف ا ر ع ي ر مش معايا. يعني ا ع ا ج د ا ه ا تدخل ه ت ق ا ل حالة ا ي ش يعني ما تبدأ الحالة. يعني ما ب ت ه ن ف ي ت أسويه. هبا ضيع. و ب ع د ي ه يقولك وبعدين العيان ج ا ل م س ت ف ل وعم ب ي م ج ت م ت ي ا و م ث ل ا العين ا حس ا ن ه هو د ا ي خ ا و دخل في د ف ك إ ن ف ر و ن س ا و صرع أو ب ط ن ه ك د ر ي تعانض أ ف ا ي كل داياته على ا ي ن ه من هو ك ا ن ا أعراض ا ل ب فرديات و ا ع ر ا ض ا ل بورتال هايبرتينش ن ا ذ ا تشخيص الحالة لو جبت ا ي واحد نوعين ي لو جبت حتى لو جبت واحد طريف لو جبت ا ي واحد طرف ع ي ش خ ص الحالة ا ي ه دب ف ر و ز ا ع ت ق د ان ه ي حالة واضحة ج د ا وسهلة ج د ا ج د ا ومش ه ا ش ا يصعب إذا جيت ا و ضبطت ه ت ب ت د نحوه إيه ل ي ر لوب لكن خلي ج ا ل م ص ر كلها ت ن جد ت ش ف ي ة حال أي ليبرت لوب وأنا نفسي بعض من سامي أقول لك كلمة واحدة من س ا م و ل ع م ر ك ومنتعالت أهل بالله ا ل ل م س تحيل م س تحيل و ا خ د بلك م ش م س تحيل وفكر الجنة جو خلاص بين البوذنا ط و ل عمر و ن ع ا ن ت ح ل تبت التشخيص الحالة يقول لك إنه ا ل ب ر و ف ي ش ن ا ل د ا ي ج ن و ز كات البروبيشنال د ا ي ج ن و ز ليفربروز، و ي ب و ض ح جدا ا ن ه ا ل ي ف ر ر و ز و ا ل م ف ر كلنا عارف ا ن ه ل ي ف ر ر و س ومع ذلك ا ن ا بقول لك مستحيل يبقى تشخيص الحالة ل ي ف ر ب ر و س ل ا ن ن ي ن ف ي ش دكتور طيب ل ل درجات، ا ن جيبلك حالة تشخيص ليفربروز، الدكتور الطيب ذا ونموذج الطيب بيحط المحالات، يعني دائما ك د ا عارفوا م فيش دكتور طيب بيحط المحالات، فلا يمكن ت خ ا ل ح ا ل ي ب ا ي د ل ب ر و س طولي لك س ؤ ا واضح ج د ا ا ن ه ي هي لبرصروس ق و لحمتي. ا ن ت لبرصروس؟ و م ب ل ي ك ت س باي. صح ث ا ن ا ن لازم ه ي ت ب ق ى و م ب ل ي ك ت س باي. أصلاً ك م ا ه بعد باش ب ر ض و ا ن ن يعني مش عارف تلاقي طلبين. جالوا ل ح ل ق ا ل م ت ح ا ن ف ي ظ ر ي ق و ل له ا هي كان عامل بطيش، وبعدين دخل في ع ر ا ض اللبر ت ف ي ر و ع ر ا ض البوتر ا ل ي ن ا ت ن ش ن ورفل الدكتور صادور ب ا ل ح ص ا يده على اللبر ل ي ع ت و ر ل و ي لبر. يعني هو نفسه اللي في الحالة إنه ه يجب صنود ما فيش ن ب ق س في امتحانك ت ي ليبر صنود. ه ا تأخذ ط ر الطالب اللي يعوم كده بياخد ط ر الغرفة. مع ا ن معظم ا ل ط ل ب ا ل ل هم جاوبين الحالة ب ك و ل ب ر و د يطلع من امتحان. ج ا و ب ح ل ى ا ي ه يقول لي ليبر ص ن و ز أنا نفسي بقول لك حبصلك ب ا ل ل ه مستحيل و ا ح ا ل ل ا ب مستحيل ت ش س ي الحالة ب ي ز لأن نموذج الإجابة يبقى ليبر ص ن و س معي ولا مش معي؟ ا ن م ا ب ي ليبر ص ن و د ن ع ي ن الحالة بيعمل ذا تاني. و ي ت ا ل ي في الدنيا لازم يبقى فيه مشكلة. ع ش ا ن كده لازم يجيب لك مشكلة في ا ل ح ا ل يبقى ليبر و د ك و ن ر ي ت ل ب ا كومبيكيت ا ل ا ي ب ى كومبيكيت ا ض ا ي احتمال من خمسه من م ش ت س يعني ا ن ت فيك ا ل ل ي ف ر صلوزك كومبيكيت ا ا ي و م ح ط فيك على خ م س وترى حالك و ع ش ق ن كومبيكيت ا ل ض ا ي احتمال من كم انا اقولك الرعاة ما ا ع ع ل حاجة م ا ك ر ة هي م ا ك ر ة كومنتر لان تكون ب س ط م ش ت ا ن هم انا بحاول ان احط منهج لكل رانش يعني ما ج ا ش ح ن مثلا اي رانش ثاني ب ر ض ا من ت ر و ي ن ط ا ب كومنتر هلا ي ق احط لكم منهج ل ي ل ب ر ا ن ش ي ن ي ا ل و بحط منهج لكومنتر ت ف ي ن ا ل ب في الحالة الأولى، تبقى ل ي ب ر خ و د كومركيت البايين احتمال من خمسة. و ل ت بعارف أنت بدور على ي ه ل ا ن لو عرفت ش ن ت بدور على ي ه و ا ل ن ا فرق ش احتمال من خ م س ي ه هما الاحتمالات دي ا ل ع ا الاحتمال الأول، الاحتمال ا ل و ل ا ن تبقى ا ل ح وضع ج د ا هي المفصول. و ح ن ا ت ل م ا ن مستحيل ت ب ش و الحالة إيه؟ ل ي ب ر خ و د ف م كت ل ي ب ر خ و د ك و م ي ت الباي، ومحط ك د على خ دي كده ا ل ل ج ن ة و أ خ الأعرار ح ي ن ر ا ح ن ة ح ر م ا ش ي عنده دلوقت دلوقت وبعدين وبعدين كام كام واحد عنده عمل ب ر ي ف و ج ن جاله ا ب ط و ل ة ب ع د ي ن دخل بأعراض ا ل إ ك ا ل و ب ت ي وبعدين ما ل ا ق ا د ي وعنده كمان هم تيمشوس و ت ح ج د ا ا الحل ا ي ه ل ب ر س ل و س قوما رتحت الطيال ب ت ا ع حتى ي ك ت ر ا ل ق ي ا م والقلب ومن مثلا ييجي طوي شوية م و نص الحاجة و ج ن و ي ن ر ك ا م والبوتاسيوم ك ا م والصوديوم ك ا م و ا ل ج ل و ب ي ن ك ا م والعربي ف ي ك ا م و ا ر ق ا م كتير ت و ع ت وبعدين يكلك بخط صغيرة ب ي ن ا يقولك وعملنا ا خ ب ر ليش ا خ ت ا ت ك ي و لأن ع ا د بالوايد ب ل ا س ي ل ا ك ت ر من 250. ط ب ع ا ه و في ا ل حالة مش ه ي ق و ل ا ك ت ر من 250. الحالة ا ل ا و ل ى ا ن ي ي ق و ل لك ا أ ب ع ة ليش؟ ط ب ع ا هو في المحال ت ش ه ي ج يقول ي لك البيدشة ي ه ب ق س ي ت ك في الوظ عطى 250. هنا هاي ك رقم. كان م ث ل ا 3 0 0 4 0 0 500 د ا ي م ا الرقم اللي ب يجي في المحال ت بيما يتجاوز ا ل ل د يعني عشان لو طالد يندي لو هو راجع ع ش ا المحال ما ف خذ رقم يرمي كلامه. إذا الوظ 500 ألف و خ م س ل ا ق ى في حاجه ب ق ى ي بما عيني عم أصبريشا لو فشلت تلوم، وايد بلاش ر ب ي ت ه كان د ب ي ت ه أ ك ث ر من 250 اذا التشخيص هذي حاله ليست لبرس الروز ولكن و هي ب ى لبرس الروز الكومبيليتيت بايد التومتانيا ب ا ك ل ب ي ر جدا معيا مش معيا بينه بينكم ده ا ل احتمال ا ل ع و ل بس بينه بين احتمال ت خ ي ص لان لو ا ل ط ل ب م ع ر ف ش المعلومه دي ب ت ا خ وايد بلاش د ت ه ا ل ض ر ب راح م ن ع ح ر ه ولا معيا مش معيا ا ن و عارفش شخصها ع ف ا كذا اللي ب ي ح ط ا ل انت ح ا م ب ي ن وبينك ما ب ي ب ق ا ش د ي ل ع و ي يعني ما ب ي ب ق ا ش جيل عودي يعني مو رصوى بيحط الحالة مو في ا ل حتى دي مش ط ن ب ة ك ي ر هيخطر ممكن يوم يعمل لك ا ي بقى يقول لك ا ل ب ت ي ن ي ا البكتيريا ا ل ب ر ت ي ن ي و م قال ك في حالة كلمة ت خ ل ي ك ت ش و يقول لك وهذا العيان ج ا ل المستشفى وعنده فيبر جامدة جدا ع ظ ن كلمة فيبر في الحالة وحاله فيبر سروز ت خ ل ي ت ش و اللي حصل ي ه ب ر ت ط ا ن ي ا خاصة 10% من ع ي ا ن ي ن فيبر سروز ا ي قلبوا لي ا ل ب ت ي ن ي ا البكتيريا ب ر و ت ن ي و برضو الرجل اللي بيحصل م ت ح ا ن يقوله ممكن ا ل ث ا ل م ي ص ك ر أو ي ع ت ف ر خليكم معايا يا إخوان ي ع ط ق ك أن ه د ي في ب ر ا ي قط من عيال ز ب ر ينتكس ثلاثة م عامه في بر ل ي ر اللي ب ي ح ا ل متحين ويجي يقولك ا ي ا ه يقولك و ر ى فكرة هذا العيال ت ت ح س ن بمجرد لما دينان وأنك لا ي و ك أبوك راح هاي ا ل ص ا ل م ي ت أ ي ل ن ا خ ذ صفر لو كل د ا و ل ي س ه هو قاعد تشكوش حلا عيال نوفي وعليك ا ل ب ر و ينصح ي ل احتمال ا و ن ن ت تدور مش ع ا ه ف ما ليبر صلوز ا ل س ك و ففي ح ا ج ا س م ا ه ا الحالة م ا تشخصها لبرسلوس، ك و م ي ك ت البي، ا ل ح ت م ا ل الأول إيه هو ب ع ف اللي ي ق د ه ت د و ر على و ا ي د رابترز، لو يتعطر من 250 إلى 2 0 ي لما هي موطنة البكتيريا بروتنيكت، الكلمة الثانية اللي تخليك تشوف هي إيه ديقولك هي فيبر، الكلمة الثالثة اللي تخليك تشوف هي موطنة البكتيريا بروتنيكت، ا ن ا يقولك وأن هذا وأن هذا عينك ح ا ك لما خد إيه ع ن ت ي هاي، عارف إن 9 0 من ك ا ء هما بيبيحط الحالة دي، بينما ي م يجودك سؤال ت ح ل ح ا ل ع ش ا ن ا ل ط ل ا ل غ ب ي ن ا ل م ح ج و س اللي كل ذا. كل الكلام ده م ر م ش في د م ا غ ه وهو نطلع م من الحالة اللي برضو. عندهم جاي د ا ي م ا السؤال الأخير ا ل ح ا ر ي يقولك ا ي ه يقولك يا ف ر ع ا الطرة ا ي ه ا ن أنت بيوتك اللي عايزنا خذه تحصل. أ ظ ن ج م ع ة لو ط ل ب ع د كل ذا لما ر و ل له ا ت ح ل حتى لو شهيد لو مثلا بساه هو ك د ه معرفش ش خ ص هتيجي السؤال الأخير ا ن ت بيوتك أصحح ي ن ا في ذا ن ت بيوتك إ ه ا هو كان يقصد ا ن الحاريش يقولونك إيه ا ل ب ا ر ز ا ت مرة ثانية كل ما نقول النقطة خمس ن ا كل ما ن ا و ل ا و المرة ا ل ا و ل ى نظر تشخيص حالة نظر صروش. عندما جاية النظر صروش، ي ك و م ك د ض ر ي احتمال من خمسة. الاحتمال الأول اللي هو البونديا ا ب ك ت ي ر ي ا ب ر ب ر ا ت س و ل ن ش و ك ي ا ت معايا. الاحتمال ا ل ث ا الاحتمال الثاني ن ي واضح ج د ا ل ن ا ل ح ا ل ل ن ر ص و ش و ن ق ر كلها نقول ر ص و ل ولو قلت واحد ضرير بيقول نظر ص و ش ولو قلت خ ا ص يعني هو واضح ج د ا ا ن ت ش خ ي ص ر ا ل ي ن ر ص و ش زي ك د تكتب ن ر ص ر و ا ل م ف ر و تذكر كل ما ت ع ر ل أ يمكن ب ى ت ش خ ي ص ا ل ر ا ف ي ل ي ر ا ل ر و ض وهم كاتب ل ي ف ر ا ل ر و س ك و م ي ك ي ت بالبالي، و تقدر تدور في كلينيكا ديتا كلها، كلينيكا ا ل م ا ر س ت ي ش ن كلها ا ل س ا ي ا هي، ا ل ا ق ي ا هي ا ل ي ف ر س ر و س و م م ا ع ي حاجة تانية، و م ك ع م ل ا ي ه هدور في ا ي ه ع في ا ل ح ا ج ا ت اللي هاي ب ا ل ي ت ح ل وده تقدر ت ر ه وطبعا هو ب ي ت و ه ا ا ر ق ا م ك ج ي ر عشان حتى ي خ ل ي شكل المحتوى. يقولك و خ ا ي ا ب ن ي ا ل ع ر يبني كذا و ا ل ب و ن كذا والبلاش ين كذا والصبي ي كذا، و ش و ف ويجي يقولك ي ق و ل م ا ل ل و ي ن كذا، وعادي يقولك و ا ل ا ر ي و ي ق و أ ي ل ك أنا سلاع ا ل ر يشج و ن ا ج ة والواحد ر ا ث ش ة وليلا و ا ل ب ن س ب ت ق ل ي ل ا وعلى ف ك ما ب ي ا ع ش ق وليلا ع و ي ش يعني كنا ن ل م إن النورف ه ج ر ص ي ر ة اللي هو خاص قابل محدود وهو ق ر ا ء رحت ع م ل حالة جبر مشانه ت ق ر ه ا ل ر ض ي ج ي ز و واحد ر ا ث ش ة و ب ن س ب ت ويطلع في ا ل ا خ ر ا ل ا ر ض يجيزوا وليلا و ا ل ب ن س ب ت و ل ي ل ة والواحد براثشة ق ل ي ل ا إذا ل ت ص ي ر شرفيت حالة د ف ر الروس ك و ب ل ي ت باي ا ي ب ر ب س ة عارف ت ر ا خدش ب ع ا بحثي المشخصت الحالة في برنش غير البرنش يعني ا ن ت شخص في الحالة ل ب ر نبر و ل والله ا ن ا شخص الحالة ا ي ه بلاه هايبر ب ي ل ا ن ل شوفنا شخص اللي ا هايبر ب ل ا ن ل من ا ل ق ي م اللي أنت قادم تروحش ا ل م ح ا ن العربي ش ي والوايبراتل عشان كده ك و م ي ت ر ي أنا بخلي ت ح ا و ل الآن ب ي ن ا ق د ت ع ل الحصة بحاول ا ح ط ه هناك الحين ا ل بدأ ر ع ر د و ر عليه يعني لو مش عارف مدور على ي ه بجول ا ل م ت ح ا ن والحر اللي فيك في الإمتحان ممكن ا ل ح د ي ص ي ر ط ب ي ع على احتمال ا ل ا ن ي هو م ع د و ر على ا ل ر ب ي ش ي و ا ل و ا ي ب ر ا ت والبليزر هتلاقيهم ل ي ن ذ ا يبقى شخص في الحالة إيه هايبر سكرينز و م ه ط ل ك ت ي ر لأن أصلاً الليبر ص ل و د ر ت واحدة أيضاً ب ي ع ي ف و ر هايبر ت ن و ا ل ب و ر هايبر ت ش هو أول سبب في الدنيا يجيب هايبر سكرينز إذا لا عجب ن ت ق و ل ي ه اللي دخلنا في هايبر سكرينز و ل ل ك م ا هو أول سبب يجيب هايبر س ر ي ن ز هو إيه البورتر ه ا ي ب ر ت ن ش ذ ا ي ب ت ش خ ي ا ل ح ا ل دي لبر صروز ك م ب ت ي ب ا ب ا ر و ل س ت و كنت ت ش خ ي ص مو ص ح ي يعني ل ر ر و ز طبعا دخل ف ب و ر ت ه ا ي ب ر ت ن ش ز ي م ا إ ذ عارف ك د ر ت ل ر ج ي إذا عارف أن ا ل ب و ر ت هايبرتينش هو أول ب في العالم يجيب هايبر س ب ر ي ن س هون ب ت ش غ ي ل الحالة هنا نبيه هايبر س ب ر ي ن س وليس لبر صروز ب ا ل ف ك س ك ر ل ي ح ا ل ثانية الاحتمال التالج إنه الاحتمال التالج ب ع ا إ إن ا ن ت ص ا ر ا ل ح ا ل ق ي م كلها ط ب ي ا لكن ترى في حالة ر ا ه ع ة يفتح ا ل ع ا م البصيلات داخل فعراض النمر الصنوز ا ل ك ل ي ن ودي تدور ق و م ما تعيش حاجة. ق و م هنا ت ف ت البصرة كلمة كف، ما هو؟ في حالة فيك تجرب ا ل و ز دي بس، ف ت ق و ل ك ن ك ت ب النمر الصنوز ك م ل ي ك ت ة بليعة. تدور ما تعيش حاجة، بس ا ل د ا ي ي م راس د ا ي ن ممكن لما نعيش ح ا ا ل ص ق س تماماً إنه ر ك ت ب على إيبار، م ا نستهدف الصورمان ل ي م ك ن لما خ ص و ص ا ا ل د ه بخصوص ع ش ا م نكتب على د ا ت ا ن ف ر ا ج ت ي و ا ع ي ا ن بدأ يدخل أعراض ا ل ا س ت ن و ب ي ا ل ن ف س دراجي ونبلت س ي ل بيزم، و م ش عارف ي ه و ي دخل وين ب دخل ا ل م ر لما تشوف الحدث دي ب ح ت م ف ن ا ل ب ر روزس ك و م ب ي ك ي ت باي س ت ك ا ن ف ا ي مع ي ب انفراجاتي، ب ا ل ك و م ب ي ك ي ت ي هي ق ا ع د ه ش م ا ش ح ا ن ر خ ل و يبقى ا ل ا ت م ا ل الثالث ب ر خ ل و د ا ل ك م ب ر ي ي ت باي ذاتي ا ن س و ي ك ن ت ما مدي يقولك العيان الله كندروجي وكنداي ل ش ي ر والست حاجات اللي احنا قلناهم و ن و في الاخر و ح ي ا ا ر ا ل ك و م ة يبقى ت ش و حالة ن ب ر ل و د ا ل ك م ب ي ي ت باي ا ت ي انسولبي. ع ل احتمال الرابع. الاحتمال الرابع اني ق ل ا ك حالة ك ا ك ك ودخل ف ا ع ر ا ض الليبر صدروز ا ل ر و م ش ن يبقى واضح لكل من ذو عينين ا ن ا ل ح ل ي ه الليبر صدروز وبعدين بيقول لك هو الأصابع م ل ا ما ب ت خ ش نخر و ب ع د ك د ا دخل الأعراض ا ل ع ر ا ض ا ل ن ي ه بتخليك ص ب ت ا ل ي بتوما اللي هما ل أ ر ب ع ع ر ا ض اللي ق و ل ل ي ع ن ر ا ض ا ل أ ر ع ش رأيك ا ل ت و م ا ف ع ا بيقول لك الأعراض اللي هي بتخليك صدبت ا ل ي ا ل بتوما إذا ت ش خ ا ح ة الليبر س د ر و ز ك و م ي د ي ا ل ب ا ي ل ل ت و م ا ه ي ر ي ا الحاجات ا ل ي خليك تشوق إن ع ي ا ن النذر دخل في ه ب ة و م ا ا ي ه حاجات؟ عشان هم ا ر ب ع حاجات، و ر ت ك ع ش ن مكنتاش؟ هم 4 ر ب ة س ج د ا و 4 ر ب ع ة ا ل ا ن ي إ ي في حاجات خليك تشوق ل ن هذا ع ي ا ن ا ل ل ب ا ت دخل فيه، دخل في ه ب ة و م ا ا ل ل ر ب حاجات ك ل ك ه ي ب ة و م ا رقم واحد ت ب و ن ا ل ن ا ب ا جدول، رقم واحد رابط، رابط مجمد رابط. on x t و خ ذ ي ب ن ا كمان مجمد on x t يعني أي عيال ض ه ب في الدنيا قعدت لا يحطوا د ه و ر ا بس ي د ي أب سبب يعني ك ا ن ق ك لما أنت ل م و ت ي ن ا ت ر ك ت ي ر خ د أدوية من المرايا شرب ا ل ك ل ا م دا كله و ن ا ك ج ربت عن إ ك س ل ي ن تدهيوريشن في أوبزيريشن أو ا و ب ز م ي ن ي ش ن أو ف س ي ر ا ت بدأ يديونا نقول أنا ح ش ي دهورات جدا كلت ده ن ح ن كثير طبنت أنا مش عارف شرب طب خذ أدوية طب دا ماتك لا لا لا كل ح ا ج لا يبقى إذا ه ذ ح ا ل تخليك تشو ل ن ه و دخل ي لا كذا الحجة ا ل ا و ل ى الحجة الثانية، الحجة الثانية، ا ن الاستيشن بتاعت ا ل ل ي ف ر س ت ل ي ا م ستة أ ي ا ت ش د ي أول مصختش، يعني جودة ب ق ى ج ا م ع ي و ي ا ل ع ط ا ي ا ت تبرد عوي، م ر ه واحدة، و ب د و ن سبب منطقي يبقى برضو هو يبدأ ت ش و ب عنده ا ل ل ي ب ر و الحجة الثالثة، r e s i s t a n c أو t r a c e l l u l a r ي ا د ك تورع على الأفيت. ا ل ع ل ا ج اللي كنت قصده زمان كان بهذا ل أ ف ي ت ز ب ر ا ت ن ا بيعيش ح ا ج ة فإذا ن س م ا إ ي ه النودة س ب و ع ي ن مش عم ن ز ك م ض ب و ط و ص ا ر و ن و ل ك ت و م ض ب و ط الجرعات اللي ا ح ن ا ونا عند كذا، النودة أسبوع أو ا س ب و ع ي ن ومتى نحن بيخفش؟ إذا ن ت ر ف ي ت إذا ت ب د أ ا ت ش ف ا ن ه و د خ ل فيه إنه هو د خ ل في ا ل ه و م ة الحاجة الرابعة إذا تخليك ت ش ف ا ن عيالك ك ر د خ ل في ه ل و م ة حاجة مش عارف شو ناب ع ن ا و ل ا ق ك ت ا ا ر ي و ب ن ك ضارة من ج ن ا ا ل ن و م البرم لدينا سرطان. هنا بالتقسيم عن البرونكوجين كورسنو. ولكن ا ل ب ر م لدينا سرطان إ ل مجموعة من ا ل ا ع ر ا ض المصاحبة للورم. أي ورم. بس إذا ثلاث أورام ل ي د ت و م ا والبرونكوجين ك و ر س ن و م ا والهليبر داتوما. حتى الثلاثة حلت ن و معين على نفس الوجه. داتوما، ب ر و ن ك و ج ي ن كورسنو مع وهي كمان والهليبر داتوما. الورم لدينا سرطان هي أعراض مصاحبة للورم. ولكن أنها لا تفحص الورم. تقولي ل مش عادي. هقولك هو أي واحد عنده ك و ن ف ي ت أي أ ش ي ه ي ش ك ي م ي ه ه ي ش ك ي من م ج م و ع ب ي ن كبار جدا من الأعراض. العرض الأول أو ا ل م ج م و ع الأولى هي ن ا ت ج ة عندي. ه الورم نفسه اللي هو العضو اللي ا ل و ر م ج ا له هيبوزه و ا ل العضو هيبوز. فقط ل غ ض ا ن لكن الماع ج م أضبر من الأعراض اللي ج ل ن ا ل م ج م و ع ا ل ث ا ن ي هتبدأ ق ى يتوس إيه؟ من تحتك. معيار مش م ع ي ا الورم ب ي ن د ش ر و م يعملك ل الأعراض الثانية. أو أحياناً ح ي ا ن ا ت لاقي فيه أعراض، ولكنها لا ت ت ص ر ولا باللوك ا ل م ا ن ي س ت ي ش ن م الورم، ولا بالميتوش، لا تظهر ب ا ل ع ي ب الاتنين دول نقوم ن ع م ل إبرة. هي لما ت ص ظ ش ب الاتنين دول لما تظهر هي ا ه ع د ي ز ي ن تماما ضارة ملينا ش د ر و ه ق و ل و ك م مثلا من أمثال الورم اللي نحن ش د ر و ن من طفل زي ه مثلا زي مثلا الكشيشة. في عيال ع ن د ه كم صار د ي ب ق ى ك ش ي ش ة على فكرة الكشيشة لما تظهر تظهرها قوي بالعين. ب ا ل ل و ك ا م ا ر ف س ت ي ش و ز فيومر أو بالمتاكس، م ع ي ي ر ه ا مش م ع ي ي ر زي الأعراض اللي أنا قولت لك كلها لا تطبقها، ولا بالمتاكس، ولا ب ا ه ولا ب ا ل ل و ك ا م ا ر ف س ت ي ش و ز فيومر. ه ذ ي اللي ب ن تانيها ب ا ر ه ما لينها مش موجود. طب أنت سرها ما حد شايف. ع في نظريات، نظريات زي إيه م ث ل ا يقولك والله أصل الورم ده، الورم ده، ر أ ح ي ا ن ا ً الورم اللي ظهر في جرعة ن و ا ء ش ب ا ع الهرمونات، هي مش موجودة، بس الأدوية ا ل ش ي ة الهرمونات. فيقول لك الهرمونات زيادة دي هي دي اللي تسبب الأعراض اللي هقولها كمان شوية. زي م ث ل ا يقول لك م ث ل ا يعني ضم مادة شبه أذين وهرمون. م ث ل ا يعني لو ميخلو ع ي ا ل عنده إيه كوشين. أعطته بالكوشين ما تقدرش تطفره إيه ب ا ل ق س ة اللي جيت ل ل ب ر وبنفس الوقت ما تقدرش تطفره إيه بالمتافش. أو ده ن ا ل ت م ي ن برا من ا ل ي ن م زي م ث ل ا ي ه ب ع ن د هاي ب ر ي ن ي ة أ ص ل ا ل م ي هو ما ضم م د شبه ي ن بارس وهرمون. ل ل ي ب ع ن د هاي ل ش ي ن ي ة ا ص ل اليوم ا ط ل ع م ع ا ج ده شنو ع ي ه ا ل ا ن س و ل ي ن و ا ن ت ع ر ف ه ا ت فينا بروفة مش مقنع أول. ا ن في ا ع ر ا ض من البرد م ل ي ن ا في ا ل ر و م برضه لا ت ف ق بهذا ا ل ش ي ل مع ي ا ه مش مع ي د ي ا ي م ث ل ا مشهورة ج د ا في ع ي ن الباتوما. حتي يبو في الجلد. ط ب ع ا برا ملينة مش زودي هي. هذا اسمه ع ا ن س و ز س نيجريك. ما ب ر ف إذا ه ا كلام؟ ن س و ز س م ي ج ر ي ك فنعمل ع ل ا ج م ا ح ا ل د ا ئ ر س وبالتحديد في الانسولين ريزيسن. الناس عندهم انسولين ريزيسن تعبيت عندهم ا ك س و س نيجري كامسو عربتنا سلك يشيو. سبحان اللي يشيو ع ي م ه س و ك شعرت ل ي ق أ ه ز م ش ع كان ع ك و س نيجري كام. عبره ع ل نقطة كذا تيجي ممكن ت ع ي ف ي كجزء ل بروين في النخن ق ط ة كذا كذا وبيشوط تعيش شوية. ج ا س م ه ا عكسوس نيجري كام مع ا ا ل ش ي أفصلها بالتيومر و م ا ا ش ف ص ل ه ا معين ل ل م ث ا ولكن لنا مصاحبة ا ل ي و م ر هم ي ك م ل ن معكوا م ي ن بارا ما ل ق ي ن ي ا ل د ر و ن حاجة ثانية تخص الجلد اسمها د ر م ا ت و م ا ل و س ا ئ د تيجي كرا في الجلد ت حدا ح م ر ة ك د ه كير ده اسمها ديرماتوما الوسائد. إذا ذ ا ا ن ت ت ش ف ا ل م ع ي ا ن الكبد دخل في ب ت و ن ا ا ر ب ع حجات. رابد الستيند. ده ح ك م ن ا ن ا ك س ت ي ن د م خ ينحط ديسيوريشن و ا ي ه و ج ا م س ت ي ش ن حاجة ثانية أعراض اللي تباع عارات اللي ب ق ب غ ل ح تعتدير عوي جلد غماع و م ت ص ص خ ا ئ ص غ م ا ك ي ر ة و ي وهكذا. الحاجة ا ل ث ا ل ث ريتراكتوري أ ف ا ل ر ا ج ل ده ح ت ى لم ا ي ا خ د العلاج لمدة أسبوع أو أسبوعين ما بيدخل الحالة ربع أو بيمونها جدا ب ا ر ع يوم د ن ص ك في ا ل ن و ر معي ولا مش معيار إذا عشان برضو ندرشي احنا من ا دوشي لما نكلفك ت منش وقلت لك ا ن حالة الليبر هتلاقي في الامتحان و أ ح ل ز ل ك بالليل هتبقى ا ح ت م ا ل م ن ا ا ل ت ي ن من ا هم شو تاني الاحتمال ا ل ا و ل هو إيه ل ي ب ر ص ر و د والليبر ص ر و د قلت لك نبر يعني أخصخصة حالة الليبر هي ليبرسولوس. ع ن م ا تكتب ل ي ب ر س ر ل و ل ك م ب ي و ر ي ج ي ت الباقي. وتحط إ ي د ك على خ د ك وعايزك ب ن ف ا ل م ح ا ن ت ع م ل نفس ا ل ت ق و ي دي. يعني تكتب ليبرسولوس، وتحط إ ي د ك على إي، على خ د ك وده راح ا ل ه الاحتمال الأول ا ن أنت أ ليبرسولوس ا ل ك م ب ي ر ي ي ب الباقي. الكومبينير البكتيريا ب ر د ا ج ده أنت لما يجي يقولك ا ض ب ي ر ي ش م ق ف و ف في لوس أ ب ر ب من 55 أو في فيبر أو تحط إنت عند بيوتك. معاييرش م ع ا ي <سؤال> الاحتمال الثاني إن ت ب ق ى ا ل حالة لبرسلروز ت ك و م ب ا ل ك ي ت البي، ا ي ب ر ز ب ي ل ف ي ن ز أنت أنت كل حاجة الوحيدة، لا ت و ج ت شخص ا ن ه ي ه ا ي ب ا ب ف ي ن ت والله هي حاجة و ح ي د ة شيء ه أ ف ي حاجة تانية خارج. ج د ي ن جيّان، ط م ع ا ً كبر ع ن د ج د ي ج الأصل، لغة حاجة الوحيدة ا ن ا ن ت ض خ م ا ل ص ي ة م اللي تحت ا ل ا ر أديش معها، ق ل ا ي ن ا وين راسنت ولاينا، جرين و ل ي ن ا الاحتمال الثالث ل ب ر ل و جزء كومبليكيت البال، م ا ن أمركز على حد ثانو دروزي ودخلت قومه ب ت ب ق ى كومبليكيت البال ي ب س ا ن ت ش الاحتمال الرابع ا ن هي تبقى كومبليكيت ا ل ب ا ي د ه و م ة الاحتمال الخامس و م ا نخليكم في ب احتمال الخامس و ا ل خ ي ر عشان ن ت ص ل ف ك ر في ا ل ا م ت ح ا ن ق و ل ي وممكن بيحتمل سج أو لا ي ج ا ب ب هو لو رأي شخص عوي اللي هو ن ا أ ش ب ى يجيب لك طب شرعي ا ل ا م ت ح ا ن يعني لو حد من الظراء إذا أظنه يجاو خلاص خليت عوي أنا أنا جب له ؤ ا ر طب شرعي. هل ممكن يجيب حتما س ا على إجابة؟ برضو لا. يعني هو م كان حتما جش، خ س ا حتما جت. ه ي ر ج ع معكم م ن ت ر ي مفروض سؤال مفروض ن ب د ا ل ط ر ي ق ة سؤال م ض م و ن يعني ت ت ن الإمتحان دولي ر ع ي يبدأكم أنت كمان لما تبع حالة، هي ب د ك فسيلة صغيرة. فأنت مش ح ف ك ر أ ن ج ا ت ه ا معمقة أ و ع شيء ل ح ق ا ت ي تعين ع ن و ي ن ل ع ش ا ت خمس. ه ن ا اللي بذكر عناوين دي خ ل ن ا أحسن كل ا ل م نوعية ا ل ف س ئ ل ة دي من ا ل ح ا ل الاحتمال الخامس وأخير ع ن تكون الحالة لفر ص ع و ل ك من الجلد ا ل ض ي ل ة ي ك ج ب ك الحالة لفر. وبالتحديد ق ل لك فارمر الأول، وفارمر يعني طب. قلنا إ ي ن ف ي الحالة ي ط و ا أ ح من ا ل ج ي د ي ي ك هناك ت ب حالة واضح جدا ا ي هي من ا ل ه ي ج ي ز وبعدين ا خلك الحالة ل ل ط د ي و ل و ج ي يعني يقولك بدأ يشتكي مثلا من المرمر عصبي بدأ يشتكي أي حدة بدأ إذا خرف إذا ر ف عربيه ر ا ي حادث عصبي ا و ر ي حادث ق ر د ي و ش ج ا و مش عارف ا ل أ س ت ا ل ي ش ن ي و ل ك ا ل أ س ت ا ل ي ش ن ب ت ع ل ق بنونا ر ي ب ا ت ن ش ش إيه سنتين اللي ه عادي مش عارف إيه الكلام د ا كله ا ذ ا حدث الليبر ا و في م ع ن ى م ر م ر مش عارف على ي ه إذا حدث ا ل ل ف ب ر وشوفت زي كدة ا م ر م ر ا و أي ح د ا ل س ب ب إذا م ع ن كذا ن ه ي الحالة ل ي ب ر وتحولت لعيب قرديونج إذا هو موضوع الهرجين كور دنيمل يعني عنده ب ا ل ه ا ر ا س ة عادي جداً ع عنده برة صلواته عارف أنه مش ا ي مشاكل وبعد ك د ه داخل اللي ك ا ن و يملونه ليها ا ل ب ر ش ج ة هل ترى ر ا ي د بمتريكور بالنرجس ا ن وبعد ك د ه ر ا ل د س ا ي د دي و ي س ر و ز ا و ا تراي د سايدر ف السبير ا ذ ا التشخيص ا ل ح ا ل ا د ي بالهيرجيا كور دنيمل هل هناك احتمال ثالث لا هل هناك احتمال ثالث إذا ن ا ي ق و ل ه لا إذا تشخيص الحالة بين غدنا جاؤين ل ا ن ا ج ر ا ع ي على فكرة 90% من الحالة اللي تيجي من حملت ا ل أ ن ب ا يعني معنا كذا ن ا من النهاردة في و ا و ل س ا ع ة في الحصة أ ت ا من دو سؤال من فتني م ع ي ا مش معيان ب ق ر ف أن ح ك م ل ا ل ا و ل هو الليبر ت ر و ز ا ل ف ك ر ة ك ا ي ق و ي ت ل ي ك عشان ا ن ت عايش واحد بس من حان بكل بروز ت ع حلته الحالة و ا ح د شخوص الحالة عين ما ي ش ع ا ي ش و ك ل بروز هاي ا م ا د ي ذ ا ح ا ه ا ل س ا ن د ي د ل ا ل بروز يعني م ت ح ا ر ف ا في الدنيا ه ي ا ل ح ا حرف شخص لبصرو س الدكتور اللي م ل ا ق ي ل ضاي ب ا ل ل ه و ل بيجي من حرفه ل م ش ب و د ما بيش نحن ب ط ن في الدنيا ه ي بتشخص حرفه ا ل ي ل ب غ ي ه س ر و س ل ي ب ع د ه ف ر س ر و ز كومركاته ضاي ب د و ر ع عليه خمس حاجات أظن لما ر ن ت ت العارف ا ن ا ن ت ب ض و ر ع عليهم هتبقى العملية من ا ل ب دي ث ا ن ي بس ض ر ض و في سؤال يدور في العجاني ع ن ي القطعة ف ي ك و واحد ا ل و ا ح ي ض ر مش واحد ت ل ا م ل شقة أ و ي و ع ي د ي في ا ل س و ا ل ف ه ذ يعني م ت ا ر يعني م ح ا د ي ك م لا م ي ش احتمال ا ب ي ا ن ا ا ق و ل لك ا ل ا ج ا ب ة لا. وقت ل ا أدير ه ا يعني عشان ت ى ا ل حالة ي ه واضحة. وكلها ي ب ق ى النص ن الحالة ا ل ا و ل ى يبقى ع ن ك المرحلة أخرى. لأن ب ر كله ا ي حالة كله حتي. وجاءنا حل عليه على فكرة. حط في كومنتر إ ذ ما نخلي الحالة ا ل ث ل ا ف ا ل ح ر ز هتاني كلهم هما هو ك د وتبعت سعيد جدا معه. لكن إ ا خدت ا ل م و ف اللي مشاق ذي ح ا ل حس ن ك ع ي د د ا المشكلة. ب ا ل ع و ش ر ب ا ل ي د اللي ل الحالة بالعرش يا أبو عبد ل خ ا ي حالة في ك ا ب و ن ج ي ا الاحتمال الثاني طب الله خ ل ي يكون عاطوس لبر س يبقى مش احتمال لبر س ل ب ل س ر اللي عاطوس من الماضي يعني المرض اللي عملت له ا ي ب لبر س ك ت ا خ ل دراك و غ ي ر كمان ع ا ف س ا ق هو ع م ه ما يجيك حتى لبر س ك ت لا ي ج هيجيك مشكلة كذا لو اختار برضه ا ل ج ل ي د اللي ذاك الكويز اللي بياخد ب ا له من ر خ ش بقى ف د ا ي م ا ه ي ج ي ب ك احتمال خمسة مش يصيرها بس لبر س ك ي ب ق ا ط و س ع ا مع حالة دي ا ل ي فمش م ع و ل ا عملتوا ف ي م ما فيش مشكلة في النص ه ي ا هو هو ث ل ا ي هذا ت ل وعندك ا ل ي ن ا ذ ي ت ع م ل ا زين ي دي, دي, دي مشكلة من حياتك اليومية ا و ا ي قصة وحاول ت ر ج ا م ش ت ك ل م في الحلقة من بس صدرت عليهم تحيطوا ل ي ا م ع ا ع ل ي ا ع ل احتمال ي ق ب و ا ع ل احتمال الثاني المهم ا ل احتمال الثاني ا ل ا ن ي ا ي ع ن م ا ن ي ا ت ب و الاحتمال الثاني والأخير. أنا كلامه واضح؟ ولا مش واضح؟ ا ن ا بقوله. الاحتمال الثاني والأخير. أنا وما كلامه واضح. وحليت ن ف ب ا ل ذ ا احتمال الاثنين. اسمع بعض ا م طالب التحليل. كيف حملت ف ر ع ي د ا يعني ن ا ما كنا ما ك ا ل ح ا ل ج كنا ر ا س أظن ما كلامه واضح. وما ن ت ك ل نفس ا ك م وحليتهم ب ا ل ا ت ن ه ا احتمال ج ن ا ل ث ن ي ن وأظن الكلام واضح. الكلام. الكلام يعني ا ت و ض لأن م ا ن ب س و س ك و الضيجة ل ي الحالة الثانية لهون ه ا ا ل ش دخلوا الامتحان. يدخلون الامتحان د و د و ن ه ل ي ف ر س ل و س ك م ب ر ي ك ي ت ا ل ب ا ي تسمع طرفهم ما خ د ي ن ا ل ا م ت ح ا ل ح ن ي وكل واحد بيتصل ل ا ي ا ت ح ا ل ا ت ا ش خ ص ي يا ح ا ج يا ج م ا غ ه هو كلام العربي. دي أنا اللي ك ت ب ت ه قالوا لي لا. و ل ت ل و ا 18. نيفار سلوتس ك م ب ر ي ك ي ت البال. شوف ا ل ش ر ك حاجات. ش و ف الخمس ا حاجاتنا كلنا. ما تطلعش. وطلع صار ن ي ف ر س ل و س ك م ب ر ي ك ي ت البال. الزبونية البكتيريا ب ر ر ع ة تسمع على طرفهم خ ي ا ل ا م ت ح ا ن ت ش خ ص ت ع ا ي ب ا أ ا ً م كانت الحالة هي إذا لبست ر و ز س وأنه في فيبر وخف لما خذ أ ن ت ب ي و ك لا لا. ي ا س ا ت ب ا ي و ك ا ل ا في فيبر ولا فيبر خ ل ص لا في فيبر. هو ا ي حاجة فيهم خاصة. هي تخف الحالة. ي ا س بعد ما خذت ك و م ن ت ر ي أظن كنا بعشرة قسيم. ما عم ن ط ا ر ز د ا ي د خ ل ا بعشر شخص خ ر ف ه يبخل يعني هو ا ع ا مش أمريكا بطلت تسمع لبست رودس. كمفركات ا ل ف ي ق هو د ا ب ش ر ح ا ل ي يعني ب ولا تمشي ن ه ا ب مهما ن ت ب داخل ا ل ب ي م ا ن ح د م ا ل ب ي ف خ جد لما ل ش خ ص ا ت ش ب ع ف ي ا ل ح ا ل الثانية ا ل ى احتمال الثاني ع ل احتمال الثاني سبب و ا ل خ ي ر ن ه ا ح ت م ا ل الأخير. خليكم ع ا ح ت م ا ل الأخير م ي ة ا م ا ل ا أ خ ي ر ن ي ف ت ش و ن ح ل هذا غير في المحل عملية ح ب ك ل ا م واضح ولا مش واضح؟ واضح. يعني ي ه واضح؟ يعني كمان واحدة تجي ت ت ص ل بيها بعد مسحات على ه ب و عبد ا ل ر ح م د ع ي و ا أ و عبد الرحمن؟ بجلس ك د و هي ب ت ح ا ر ب ت ل ض ر ب ج ل م ك ذ ف ت ق و ل لي على فكرة الحركة في اللقب أنت سألت سؤال وبراءة الصفع تقول براءة على أحد ليبر ص و ج ك تقول لي لا لو قلت لها ما هي في الفكرة شوف و ا ا كلامه واضح يعني واحدة ت ص ل بيها بعد مسحات عايز ع ر ف ة الحالة؟ ل ب ر الحالة ل e v e ق أ و م ت أنا س ا ل ف كل ب ر ة never خروج السرطان. ق و ل ي لا. لو سألت في من أي أقول له أن غ ل ر ا ن ت لست ما إحنا نقول خروج ا ل س ر ط ه ت ق ي ه ما هو ا ح ت م ل ي ن ب. الحالة الثانية عملية ل ر ط ي يعني هي عملية ل ر ي ب عملية ت ر ي ب شاملة. هاي دي و ل ي هي الحالة. فكنا أ ف ض حاجة. يعني ن ب ع ي ن ن ا طول عمر ل ح ب ي ب إيه اللي خليني أقول ن هي عملية ترطيبنا. ن هي مش لبس خروج. يعني ا ه و ما يتقاعده هو عيني اللي هو عاخد طالك الامتحان. إيه، ن هو يعني أم، إن, إن هو يعمل ف ي بطل، يبقى عملية بطاري. إني خليني تقولي ن ت ش ط ي الحرق عملية ب ط ا ي ط ب ع ا ي هي ولا في واحد ع ن د وضع في جنب اليمين. أظن كم ك ي ل ب ا ل ك ي يعني هني ينفع إذا تشخيص الحرق لين بطارية ص ع ل ي ن ما جابش ي ء لأنه موضوع جنب اليمين. بلادنا هون و ع في جنب ا ل ي م ن خ ل ي ا ب ك و ع في جنب اليمين خ ذ ن ا اللي جديد ت ن ر ل ظ ر النرجس ن ظ ر ل ظ ر كان ا ل ا ل ت ه ا ش ن ت و ت ر ي فكان ت و ك ن ي ا ن ت ا م ي شمعة ب ا ل أ ر ج ل بين الأرجيلة و س ل ث ا م ن ة ا ل ث ل ا ة إنما فما يطش في ه ل ي ك د ه و ا ت ي ج ي و ر ق وضع في دم ا ل ي ن ا ل ك ث ي ل ل ا عليها العين س ك ت ي ن كثير عليهم هما، هما كلمتين العلوم ل ي ن الخليط شقف الحلا وتحل في الهواء، وتقوم فروش اللجنة تصرف وتطلع اللجنة تجد الشارع و ا ل ل ه ص ل ع ض ل ا حالة هني ترايتر حقتين، هني دي ورقيت الحلا، وبعد ك د ا ح ص ل ت مشكلة بأي شكل كان مشكلة في رائد ل ا ن ا ي شيء غبار. ب ع ت ب ل الحمد لله اللي انتري للحين عادي يقلب ومعه كوباية شيء وبقية. وعادي م ح خمنه في حالة. في يقول بع ي مشكلة في ر ا ي ا ن يعني بيقول لك مرة في حالة يقول لك والله البعضين ح ا ل ه ن ا ل ا ن ت ر بيقلب رايدمان. ب ص ب ي يشط رايدمان عمله كروتاج. ما دام في حالة. ما ن عرفت. ع ي ا الليبر عادي ممكن يجيله م ل ا ن ع ل فيوزن في ر ا ي د ل ع ت ي ا ل ر ي ة م ت ك ي لكن في حالة كالمز ا أ ر ي ا ن ي دي ولا رايدمان ب ي ل وراي طن فيه ا ا ي مشكلة ا ذ ا تصفيت الحالة وتقولها تكون م العين عميتك هيبقى ي ل ط تيجي يقولك رايت إنري إيد إيرن تيجي يقولك لإنه لم ف ي ض م نسبة رايطن تيجي يقولك في بلورة زيوشان تيجي يقولك ا ي حاجة في المشكلة في جانب يومنا ال الرئة يبقى ا ذ ا هو عميتك هيبقى غلط الكلمة الثانية اللي عليها العين ولو ما كترحش في الحالة استحلو يعني ممكن ا ل ع ن ا ل ح ا ل ة تين مزولة قوله على فكرة ا ل ر ج ي ده لو ا ن ت كنت الحالة دي حالك و ا ل ط ي ع على ب ا ل و ق ع لو كنت شوفت واحد راسين زي ع ي ن ليكوا ي د و ز عطوني ليكوا ي د و ز استعيني ب ي د و ز في سوق أقوله ن ه و ا ي ه متنجح ف ك الحالة ت ي ي ر عملية ب ا ي د و يعني خلي ب ا ا ك عطوك ج م ا ع نصيحة لو عايز تحلي الحرب وين الحالة د ا ي م ا تبقى تشخيص واضح وعشان كده كتملنا ا ن الامتحان كله يدي خ ل ا ي ن معنا كده ن ا ل س ل ة كلها ب ة على وجهي. ك ب ي ر عن المعمل يعني ما أ د ش ا إ ش صوت فكر اللي هو ت ب ا ي ه إلى ا ل خ ب ش ي ن لا تفكر ا ن الحلو بيفو ب و ر الحلو، يعني الحلو بقى ا ب س ط بكثير م ن ا تتخيل، بقى ت ش د ي و ض ق كده ولا بد أن يقع عنوان عنوان ا ش ي ا في ص ر ي ح م و في المعمل، م ع ي ي ب ا ل ج ال ا ا ي ع ا ل ا ل ا ن ا أحبه كده ن ا أ حالش ل ف ر خضروات ب ع ن ا من ا ل ط ف ا زي البطمة مرة توصل على 60% لبر خ ض و ا ت و ر ي ج ة أخرى في برة 5 من الطفائف. جنبهم بيها ل ا نعرف. بقى بس ن ا ت ا ل ت ب ي ق 200 طفيف. طب باش ك خ د ي ن بقى خلاص فيه. ذا كده اللي هو حالات ل ف ر ل ف ر ك و م ن ت ي ص ا ر و صعبة. هذا ع ا ر كلمة 90% فرمية. من الحالات اللي ا في المحن هتبقى لك. شكرا ل ا م ح ن دائما ي ا ل ح ا ل ه لبر و ل ف ر حالين. ا ي م ن وأنا برجع ا ل ك و م ن ت ر في هذا ا ل ج م ع ق و ل لك حد تحصل رقم تليفون ي 2-3-4-5 ع ش ا ا ل ن ر ب ع ة خ م ح ة عشان اللذر هما ح و ي ن لأن ا ل ل ر ي ت حلو ك ل لأن دكران هي و ي ع ن ي سواء ا ي ما شايف بالطريقة عشان يبقى فيه منهج ل ل ك و م ن ت ر ا س ت ر ج ي بحليه. ب ط راعي، ال ا ر ا تكون حلو جدا، بس خلي بالكوا الحل م ك من الحل ما ت ع ر ن يعني ما تعتقدش ا ن هي ص ض ر ة و ب ر ق ي يعني د ا ي م ا ن خلي تفكيرك ممتص وغيره ت ع ى ط و ل تصلح الحل مميت و ي ر ع ف و ا الكلام ا ل بتقوله م ف ب و ض ج د ا بس إ ذ ت ك ت ب ه ا ن تبع في ج ش المجنون يعني تكتب أول ك ل ا ل بروتشر ي ج ن و ز ت ك ت ه وأنا كده بقى عايز أنا والله خيالي عني ياخد تكتب عين حاجة على قلبه في النص ح ل ا ن مرض الليفر ا ل ل ف ر تحس ا ن ه كل ه ف ح ي ح ت أ د ي يعني ك ل ا ممكن يعيشون يعني أنا لو ي أعمل حل ممكن أرتبه ا ك ي كلامنا على كلام و د ولكن ا ل ت ش ل ي ن الأساسي إ ا ما الإجابة هو تصلص واضح ص ر ي ح م ع ي ا ا مش معين. جماعة طبقو ما كان بيقول ا ن جاب ممكن أميله تبقي ل ت س ق ى لي ب ص و ص نيش. وبعدين جاب د ه ا ر ش ع م ل دهاريش ل ر ب ا ل م ل ي ي ش ر ف ك ا ل م م كتير ع ي ا ن عنده لين ا ل ف ي ر ه ب المرة عاجب. هو عنده ض ر ا ل ش ر هو العيال ما اللي عنده كل العبارات. ا س التشخيص مباشر ا م ي بيت ر ا ب ع ي د ب ت د ب ج و ز ب ت ك ت ب ا ي حاجة. برضو جرسك ترسومه ممكن ح ت ى عامل مسجلي. تمام. تمام. ت ا م أحيانا يقول الغلط هاي م ه و ق ك عنده ب و ج ي ن ا ت ا ل ص ن ا ا ت ي ك ل ن يوم مع ا ل ن و ع م ل ت له و ي ندارس وراح ت ا ل م ه ا ها كلها س ج صح ل ك ن تفصل الصبي م و ق ا د ه اللي هو ن ب ا ر ك م ن ت م خلكم ع ا ي ا ا ل ل ا ع ا ل ا و ل والطبعا مطبع أيضا. ص د ك ر ن ا ن ر ا ر ل ي ا ر خلنا ن ق و م عنا نظار هو ا ل ف ر ن ش الوحيد في البطولة خلكم يتم ا ل ف ر ن ش الوحيد في ا ل ب ط ن ة ي ه أوكي، القدر رأسه ا و ل ا ل ي ف ر هو البرنش الوحيد في البطن اللي لازم تبقى ذ ك ر ه م ش ك ل ة كل ما ح ر ف ح ر ف يعني ما ينفعش تشيء ف ي حرف في, في الليفر عضو أي برنش ث ا ن ي لو عايز حتى في ا ل م ر ا ج ع م و م ت ش ي ل م ع و ض ممكن ه ش ي حيلة. طب حيلة دي لو ا ن ت مش باطي طب ما ذكرش طب وراك حاجة مش عمومي ح ي دي طب و ا ن ت م ش ه و ل وما عندكش فراغ عضو ي ه طب خلاص تمشي كمان ا ل ي ل ة دي. ل ا ل ظ ر لا يمكن ت ش ي فيه حرف ل ن ه ي ا ي ح ن ا قلنا هي ح ا ل ة وفي حالة ه ا يعتبر سلام ع ل حاله شو ف ج م ا ل اللي ر د دينه زي على حالة جرب م ث ل ا 7 ا أو 5 أو 6 س ل ا كل سؤال عندك صفحة سلام عشان صفحة ت ل ا عندك سلام فيها هي رولف بيت ا ل م ب ت د ئ ي اللي هو ضاص ج بس ا ً ضايفت عليك ريد ن ت ر ن ت ي بونط على باتنشن هذي البونط ع ل و ي ن د ك ز ما هاي سيكون ح ا ج ص ب جداً دي الأسئلة بتاعت الحالة هل ممكن سؤال يطلع عنهم في الحالة لا يعني إذا النظر إذا لو ص ف ر ك م ذ ا ك ة دي بس ل ا ر ت ه ا عرفت كل العناوين دي ك حاجاتي و م ه م ا س ي والله خ م ا س و ر ة نظر يعني 90 ن نقطة ه و م ا تضغط حوالي خ ا أيام كل أيام فيها ست ع ي ا نت في خ س ا بكامل ت س ن ق ط ة يعني لو نقطة أتاخد منك مذاكرة هي والله اللي بغيت خماسين سلك مذاكرة كتير يا جماعة مذاكرة ب ك م ل مذاكرة ب ك ا م أ ب من يجي وأنا كنا ن ذ ا ك ت بأني شهر و ذ ا ك ر في النفر. ا ل ي ف ر كل م عشرين جنيه نشحن ا ن ت ا ج نشحن بعض بكرة. عشان ا ض م ا ن ا ن ت د خ ل ر ا ا ل ي ف ر ق ع د ي ن من كان هني هني هاي تقول ي مش كيو بدل ما. يوم ا ل ر ب ع يوم الخميس ع ا ن كده ا و ز خاطب ش ي ا ن شاء الله. نزل م ب ل خ ل ص فات. نزل ما. نزل. أنا م ي ا ل ي ف ر ب ع د بكرة. عشان شوف ا ل ى كذا م ه م ة و ن م ش ي على النفر عشان يوري لي. لأنه عشان ص ي ر ل ب ومشان ا ن ا ب ح لك في ذ ا ل ل نفر بذاكرة تعبين، شافين الضغطات ج ا ل ع ش من خلاص في ا ل ذ ا ك ا ة نقول لهم ي ف ر كله شعار المرحلة أو شعار ب ي ث ا ل ح ص ل ة نحن ع ل ي ن ق ط ت ا ن ا ي ل ف ر خلاص ساعة ونص، ولو ضل بيتقعد شوية قوي وبتأخر قوي في الذاكرة عارفين. نفر زي ما ترى جالس ن م ا ك ر و الله يخليك م ذ ا ك ر و ا س ر نبدأ ت ش ب س ل و ب ن د أ ن ش ا ل م ع ل و م ة اللي نفر ج ا ل ب يذكر عناوين بسرعة نفر في ذكرى. ت ع ر ن ق ط ن ا ق و ل ه ا مع ل ن ا و ي ن خلاص نفر. يعني م ا ً نعيش ب ا ق معلومة و ن ظ ل شاباً ذكر تلبي. ن ت ا ي ي على هون ب ا ى في النصف ر المعدة عليها من جاي على ر ي د ي ن ا و ل موضوع ا ل ي ب ر ع ل من و ل ا و ل ن ب ر ى عن اللي ر كده ترى والحاجات اللي ن ا مشغطةشها ما ي ل في النصف. خلاص ج م ا بنبدأ ا و ل حاجة ا ل ل ب ر ا و ل موضوع ا ل ذ ك ر ه يا خ ا ن ا و ل موضوع ا ل ذ ك ر ه هو اللي برد ل و ا ل ي ب ر س ل و د س ا ل ي ب ر و س أول كلمة في ف ي ش ة قلنا عشان تقول عنا الليبر. الليبر ا ل ر ن و د ت ل ا ب ت م ت و ا ج ر كان عامل أربعة و ي ل رقم واحد ميت عطية ك ر و ن ي ك غ ر م ي ج ي ن ر ش ن صحو الغلط أول ذاتي ن ج ي ي و ج د ي ا ل ى ف ي ب ر و ز ك عندي. ج ي ن ر ا ي ش ن الجود. ويتندون مع بعض ي ف ل و ا هي نصف ر ق فنيش. عند الباب اللي دام ا ل ص ر و د س العنصر ا ل مسوونه عندكم هي ا ي بي سي اللي هو ا و ل حاجة على الكربونات وبعدين بصل ا ل ب ط ا س وبعدين ل ر ا ل ج ي ز ا و ي ي هتبع فرق ي ع ن س ر وبعض ا ل ك و ر د ك سرودس على كيس دمري دم، كان في دليل سرودس على كيس دمري دم. وبعدين كتير حكى من ك ا ب و ل ا اللي هي مكروماتوزس ويه، و و ل ل و ن هي مكروماتوزس زيادة ا ل ح د ي ب و ا ل و ه زيادة جاي زيادة ح د ش ب ك من كل ده ا ع ت ق د ا ن انت مش ح ا ي ش ة بقى كلامك. صح ولا خطأ؟ بعيداً بداية مذكرتك. في, في, في الله ده سرودس ا ن ا بذكر الجذر ي ا و ن ن ا ب ر م و ا ذ ا ك ر و ا ل ر من جد ث ا ل الله ي خ ل ي ك م ا معه ا ع ي د عن ط ا ل ت ب وأكوا ر ا و ألم وتم ع ل نفسك ا و ل حاجة ليفر تونودز تنين سم ا كل قطع ف ي ن خش على كذا عشرين ي ن ت ي م ت ر س ن ت ي م ي ن ت ي م ت ر ي ي س ن ت ي م ت و ي ه و ص ي ر س ن ت ي م طبعا في ا ا و ل ش ي س ن ت ي م ت ما تدش ب ق من السنتيمتر خش على فيه س ن ت و م ت ليفر ت و ر و د ك ا ن ت ل م ت ر ي ه مثلا س ن ت ي م ت واحد سنتيمتر ب ي ا ع ده بود اثنين ليفر شو تري ل ا ث ت كورتال هايبركشن. كده خلصوا ل م و ض و ع طب ا ل باينج. هتبقى باينج وتكود. باينج وفيبروكسيريال. باينج وبي. كورتال ه ا ي ب ر ن ش ن ومتين ا تعيش. كل ما ل مهم ا ن ك تلاقي ت ل م ش و ط ا ل ل ي ف ر عشان ا ل ل ي ف ر في ا ل م ت ي ن ة ي ر م ع ن د ي ا ي ه عن ش و o نفس الكلام. g ا ل ب g a t o n ا ل ب و ر على ا ل ب ا ش ن ب ت ي ا طب r e t نفس الكلام. ت و ف ي ب ر ب ه ب ر على ا ل ب ش إذا الموضوع د ب ل و ز ا ل ض ي ق ا ل ي تعال و ش علي كله لأن هو كله عبارة عن ل ب ت ع ل بتعجل ب ض ه خلص الموضوع. هذي شو كان ا ل ض ا ي طب ا ش ر و ف و ا ك فيها ي ه كلهم ب و ف و ش ح س ي ه م ك و م ة ج ي لأني هو ده الموضوع الوحيد اللي مش هيبي سرق مع كده مع يورس معيا. أي موضوع عليه ي ب ي سرق. يعني معيدي هن مثلاً بطيه بطين التروز أو م ج ا د كلامك البشر ب ز ذخوذ اللي هي ا ي ه هي بطين. ه ج ي ب ه ا مين؟ ن الموضوع هذاك الموضوع الوحيد اللي مش هيبي ر ق ومهمنا بالتالي وممكن يجيلك هو ا ل ي يموه متروش. و د و ل ك ا ن و ا ك ط حاجة. ش و ت بعض حاجاتنا ف ا ذ ك في النظرة ل ا ه حاجة مهمة عند ذكاء في ا ل ن ظ ر ش ف تماما ا ن عدد من كل حاجة سطحية. فيني كان ب ي ك ش و في مكروموسوس كان سطحية. أنا مش أقولهم د ا ل و ق ت ل ا ن ه م ب ا ل م ب ط ان ا ن ع ي ت ا ن ي كلامي ه ب ط ب ع كده. لكن ه م س ت ع حاجاتنا على خليفة ك ا ر د ل كان ق ن ب ه ا ي ه يبدو ق ل د ف ا ك ي ي لبكروموسوس. ن ا قلتلك جسمه حديث لكن ق ل ب ه م ش ي ه مش حديث في كافر م ا ي و ن وبعدين ك ت ي اسمو ا ن ي ب ر و ن ز ي و م ت ط ر ب الجلد وبنكريس وحاجة و ي ل ة ح من ت ذ ك ر ن ونفتكر ع ا ي ه ا ت ر و ب ي عشان كده طلعوا من جماعة ا ل ب ا ر ط عنده المرض د ا عشان يبين العالم ا ل ي هو عنده ا ي ه نفتكر عليه عايزين يبينه إ ه مو عايزين يبينه هو عنده ا ي ه من ت ذ ت ر ن ا ه ك د ه موضوع ا ل ب ر س و س ا ل موضوع ا ل ب ر س ر و س هيأخذ منه مثل. إذا يضع كتاب و و ج الليبر صروص ص ع ر ف ه و ط ل ع ه وهديه ي ب ع ض ه الليبر صروص كنا عرفه طول عمري و ن ما ك ت ش من د و فترجع في ا ل ض ا ل نكته م خ ل ص ا ل ي ق ي ه ديه ديه العنوان الثاني المرض الثاني ا خان ا ل ج ي المرض الثاني لبر صغير ما كان يبر ح ب ا ض ل اللي هو ا ل ي ب ا ل ب اللي هو ل ي ر ص ي ر بفرح ل ث ي الأول عنوان عنه ل ي ه و ر ش ي هاي يوم مسمار وياه تجورش في بوره عجم و ك ا تجورش ل ف ر صغير مسمار تاني ا ع تين لكن يقوله ا ن ي ة ا و ح ا ك و ب ت ش ي نروح هم وبتشاري ويرجع ولي تجورش رقم واحد ك ي ت ش ن وبعد ا ل ا ن د ك ش الكذب زي ما في كذب في ك ي ك ا وبعدين الادستيش ويوم قبل كتاب ويجمعهم لنفسه و ع د ئ كل ده و بسات م ص س ا ع الرماح طرد الوعي ا ل ت ي و ل ج ي تشتغل ع ي ع ن ي معرفين اللي بسات م ص هو ا ن د ستجو في أي ح ا ج و ب ت ر ف الجهد في ب ر c e l o ي بادونا م ع ي مرة ف ل ي ف ر ل ه ا مع ليفربول مصطاع قصدي يدي مش أنا ع ر ف ليه اللاعبين التشيلجي تشتغل عليه على ا ل ج ا ي ع د ا ي ة م ذ ا ك ر ت ي ن في كنكا ل ب ي ش لين فاتر ليفربول و س ك ي ت ش اتفق على هذا ما ش ف ن ا أنتي ثلاثة من ي ر عين م ي ر عين من غير عين عربيش فكيد ولا النبيط ولا ك ت ل ولا نبيبر. أنا بحكي ب ل ت ي ب ر ن هي تبدأ ا ي ه ا ل ت ك ر ي ب إن هي تطلع لوه بريش و ت ط برولوم بالضبط. وخلاص خلاص كله. ا ن ا ا ح ذ ي ف ذ ك ر ت ك المهارة ه ت ب د مين بعد ك ل ا ا ل أ ط ي الأطية تأجل ل ج ا ي ج م ا أنت تظهر من غير ك ي هتحس الوضع كله ح د ر ا ً وتحس ا ن ت ذكرت بالطريقة و بالأسلوب اللي نحن بيجي. اللي هو ي ج ي ل ك حالة وبعدين ج ي ن ك ك ت ي ق ولا ك ر ا ل د لعن ضعف ضيف ا ن ا عارف بيت رفض عكثير ليه؟ و ن ع ر ي ن ا كتير ودل سبتنا ودل ج ب ا ح و ل المعلبة سمعهم من نفسك ش غيرك ت س عشان نفسك م ث ل ا ماو هي جماعة هي ط ر ي ق ة أكثر ا ل م ذ ا ك ر أكثر من مذاكرة البشر والله م ص ي ق ة البشر اللي هي يفتح تام ص و ل ا ل ذ ا ر ة ا ن ق ذاكرة ا ل ر ت ى خ ر عشان ث ن ت كل يوم وتيجي تقولني إذا أنا ذنبته وباطل ل ا داخل خ ل ا ر ت ه لأنك بالذاكرة ا ل ب ش مع أنا ع ن د م ر عنو ما شارف على ك ا م ه ولا تعسرت عايم ص غ ي ر ه ن د ي ا أ خ ض ر يعني ا ع ن ي ا بقول لك ع ي ن صغيرة ه ن د ي ا أ خ ض ر اللي هو أنا, ودوه هندي. أبني كده. أنا مش ولا ولا أي أنا في وظيفه ع ا ي عين غرب وطلعوا ب ن ي خدوا ل ص ف ح ة ذ ي د ا جلها وتم عارف ع ل نص ساعة وما هي تمر حتى ما ن ا أ ص ا مش فأنت في ا ل س ت ر ولا عطش ر ي ة ولا ا ي حاجة المهرة ا ن ا ف ت ك ر ة عمري بتحاول صعية و ا ع ي ة ف ا ن ت ف ت ف ك ر لو ا ن ت ف ت ف ك ر بطريقة ا ك ت ب يعني ا ك ت ب يعني بذاك من غير كتير وين أ خ ر حساب عليه ي ب ع ر ة ا مش ه ي س يوم ا و مين أنا هاي س ث ل ا ث تذكر ا ت ر ح هتيجي مثلاً لي ع ي ا ن زفر عن بيتك. تعرف ا ل ه م 6 ل حاجات. حاول تبتكر. ه ت ل ا ن ي مثلاً بتبتكر واحدة و ت ن خمس وباقي تربص على خمسة. ل ا ب ب ت ك ر واحدة لكن تسمو عشرة تبتكر عشرة أول. إذاي صحر محرفة. لا. فكر كلمة. ل ي ه تفتح م د ه واحدة بسرعة. مين برسولها ممكن ب و ر ع ة يعني هو فضولي واحدة. والله ن ا ع واحدة. هي عيان يكمل عضو ي ب ا ل و ل رحتك ا ل ا ن ج و ر ق ع ا ن ج و ل و م ا يا ممكن ع ف ي ا ل و ل لما يجي الحين ما يجي ما ي ي طبعاً ا ل ف ق ي ر ه نعالج الطيب طيب تزاي نبصر هذا نعالج الطيب تزاي خليكم عين كم كان ه ا س ت ا ج ي ت بس كان كل حاجة ف ي ه ن ق ص ي ن قطين ونصفين ا ل ا و ل ي ن ع م س وبعد ك د ا ص غ ي ر و ن و ي ه يا دكتور د ك و ر ا ل ا س خليكم ع ي ا ا ل ب ي و ن ي ك ت و ن ت ا م ي ن ب ح و ي ن ك ا ن ي ن ا ل ك و ر ت و ن ل ك على أ ن ا كامن ب ي ن د ك مرة، كانت مرارة واحدة ل ب ك ي فأنا خرط واحد من اللكي عيني ل ا ت ي دلك ت ر خ واحد، فبعض ك د ه ك ن ف ي كمان، يعمل الأضبيش، هاد الأضبيش قلنا مينوقي، مش م س ت ح ب قوي، ا ل ا في حالات معينة نكرونا، وبعد كذا ن ت ي ق ل ي ب ع د ك ه ا ل و ي ش ل و ن لا خلاص خ ل ت ا ل ر ن ت ف ل و ش مين ت ر ف ر و ب ا ن و اللي قلناك ن ل إ ن ت ر ب ا ش ع ا ي ع ي ن ن ا ع ل حاجة. الحاجة ا ل و ل ى ا ت ي فاكتور. ا ل ح ا ج الثانية كلينيكال ب ر ا ل ح ا ج ا ل ث ا ل ث ك ي ر ي و و ن ت ك ي ي ن فاكتور ك في ح ا ج ث ل ا ث ي ع ل الأمونيا و ث ل ا ث ع ا ن ا عشان ق ي ل ن ا ل م ي ه خ ل ا د ي ه ت ك حاجات ت ع ل الأمونيا وحاجات تعمل هاي ك ا ي ه تقرينا ن ت ا ق ل ن م لي الحاجات اللي ت ع ل م ا أمونيا ك ح ج ا ك ر ا حاجات اللي هو ي ا ل م واحد ي ر خ ذ مفسير يعلم واحد ب ي ن ز د بيجي صدم برع مرتنفه تصدم ي ا ل م واحد يأخذ قرض بترسيوجر وحتى ي م ي ه ا أرسل إ ن لابد إن الدم يطلع طاق تحت ليه لتحلجه مضروب إذا هم دول المكان المهمين ها ب د ا ل أمونيا طبعا كلا ه س ي ك ت ن ب ق صامد ي ن ي ل ه يعني ج ي ولا خ م ا ة ك ي ب و سايق ع جاية ا ل م و ن ي ا ا ل م و ن ي ا ب ت ي قال هم هم بس الاثنين بس لابق. هاي كلام ل ب ص ر ا ح فهو ذا كذا وبعض حاجات ب ل ل ي ا ل ر ه ا ي و ل كلينيا ودور ن ه ا ل ي ما تربط حاجات. كليني تربتش. ب ي ك و ا و ك و ن ا ب ي كوما كذا حاجة ست ح ا ت ست حاجات اللي هما كانوا يين. ي ب وين س وين ب ي أ ك ر سؤال ك ي ر وانا ا ل حاسس ا ل ل ن ا بوريك ه ا و ل مرة. ي م ع ا ل ي ن ي ن ي ت ح ت ز ه يعني أنا متوقع و ا ن ا برجع ب م ر يعني في معايا تجاو غ ج ر ع ش ا ن ا حاط ب ر ض ن ل ك ل ا ق ي ه صدق ع ل الله. بس الغالب خ ل يكم. حتى اللي م ش ت ا ل الله خليه على شرف. ليه ما على وشكه على م ا ة م ن ت ف ق ي ا لما ست حاجات أوضاعها هي ت ف ض د و م ش ت ع ي د الصيام و يعني ما و ت ه ي ش بالمعنى و ا ل ك ل ذي. م ع ك ا ت ه س ت صار ل ز ا ي حاجات. يقول. كل حاجات ل ن ه ه م بعمني ولكن ك ل ا واحد كل واحدة. ا ق و ل و م واحد ي ن ه ا ل ة ن ا س ن ا ل ت ش ف ي ا و م ع أ ك ر ه ا ب و ر ا ضايع. ما ل ك ر ه ا بسرا ا ن ي م ت ا ا ع ه ا ن ي ما ك ا ا ه ا ر ب ص ي ي الباب و ر ا م ا أ ك ر ه ا ب و ر ا أنت ما ي س ن ن ت ما يجي ف ا ل و ل يومين، أخذنا ح ص د ا م و ب ع د كذا و ص و ر ة ا لك يوين، لك يورو و ب ع د م ن ت ا ت ث و ر وبعض كذا، ا ل ل ه ر ت ر ا ن س ب ر ا ا و ا ا ل سؤال اللي جاي النادي، سؤال اللي جاي النادي، ب ع د ك د ه طبعا بعيد ك ي ت ب ك ب ر ت ر ي ا اللي ه م ر ي ن ق ر ي و ب ر ب ر ا كانوا كم ك ل م ت ي ن ن ا ت ج ي ن عن ا ن ت كميتين فيهم برمرال، طب ي م ك أرض ح ا ج ق ة ما ت ج ل ى ا ل ى إيه؟ بديل. عطوتنا ح ق ي ة على الأرض. مين في الدنيا ومين كل حاجة؟ وخلاص ذهب اسمها. هو ليه ترى سلك بالبلازما بالذي سلك كل حاجة في الأرض. مين في الدنيا كلها؟ وليه إنه هو عم بخطأ ص ر ب ش م س بالبطنة غير لبنة. ومين ي كل حاجة؟ وخلاص عطش اسمها و ت م ح ا ل م ع ل و م ا والبلازما بالذي ما ي ع ن ي سلك ا ل ب ا ز م ا بالذي أو أي على الكرة أو أي على العالم بديل. فاز ضليتور بعديا. معايا مصعايا. السؤال اللي أجلك س ن ا د ي دايمًا صابب ينسى يذكره و د ي ج أكيون ل ب ص الثلث. نفسي ع ش ي ن ك ب ع ر ا م ي د ي ج ي في الحياة ح ش ى و ن د ل وقتي أنا بنقول م ي ل مرجعه لمش برجع أنا لين رجع ع ل كده ولا بصرح ا ح ي ن ش ب ل كده يعني المفروض إن ا ل ح ط ن كنا نمرق ي ه ب م ج م ع ش ا ك نقدر نرجع ع ل كده. فإذا و ن ت و ا مش ق ا ي ن دلوقتي طب ط ب ع لو ا خ ر ساعة. تعرفين يعني آخر ساعة ت ك و ش س ا ع الشمس ونخرج النور و ن و ج ا ل ض وجي ب ع ب ك و ن ذا روسا كريم زمان أيام ب ت ك و عاطين كذا و س حنبر كانت عاطين في الدايات عاطين ا ن يعني ا هو فانا عنيش د ل و ج ه وديهم مية و ن ي في الحقل مش واحد منهم و ي ع ك يو نبر في ا ل م ل ي ا ن ك ي زي ما ق و زي ما ه و س ا ل ض ي م ه ت ك ل م ا ل ى زمان ا ل ت ي ن ا ت ا ي هما ق ع و ا ن ي ل م د ر س ة ف ا ل ف ل ق ل ى من تمنا ل ي ا ا ي و ش ي كنتين، ا غيره، ع ا ي ه أدوية اللي هو برد كمون، أ ح و ى غرض برد كمون ا ك و ر من ا م من خ 5 ج ر ا م ر ي ا ك ل ا ن ت ر ب ي ش ن ك م ت ي ن واثنين ن بي، مين ت ك ت ك كنتين اللي ه ما هو أ ب ي ل و ر ة في ا ن ت ل و ع ش و ا ن ي ن إن بي، ن بي يقوله ن ه و ليس ه ناتج ر وعشان كده مش ت ي د ي ب ا ل ت ف ي ل الشخصة ا ت ر ا ي ق ت و ش ط ع ب يدخلوا بس والكلمة الثانية، ا ب ض ب ط خذوا بس أي خلاص، م هو ي ر س ل ه مرة ا ن هرجا خ ل ا ن ت ي ش ن النتين و ا ن ي ج ي أيه ما كان ا ي ن ب ر و ن د ن طاين، برولونج. عارف ترى لي بحط ا ل ث م وضيع عمره اللي هو ع ا ل ف من ضياع طب عمره. ويجي في الآخر في الانتيجيشن يقول كلام كذي ا د ي والوقت كتير ا ر ف ك ل ا م حاد. وينسى ا ن ب ر و ز ن د ن طاين برولونج. ص ف يا ش ي ا ده طالب ا ل ن ت ي ج ي إعلن من طالب اللي ما كاش حاد. ص ف يا شباب. م ر ي ت ي ي ش ن أو انتيجيشن و كلب. ف س ن ت ر ي ا إيه يا جماعة هذا أقعيود يبدأ يصير ر س م ن برولونج كلمة ثانية مهمة القلب، القلب من, من ما له، بس ي ا ن ي إذا بتقولي أن ا ل ق ل من نورمال، ن هذا المرض مرض ك ي و ت و ا ل ق ل من لا يخل إلى عندما يكون المرض إيه مرض ك و ر يا سلام. لا يلا. ث ل ا ن س ة ا ت ي ع قلنا من ع ا ا ل ا ل الدم من تسخن كثرة ج ز ل ت سريعة من. آ ا لا ل ل ذ ل ر شكل ي ض ر لو كان م ا ي بس ماذا يعني ن ا عارف ي ض ولو ك ن كبير، ما تعيش ب ط ر ي ل ع ن ل كبير هو على وشك يجيله ا ي ه تبقي ينصرف. لما أعرفه طيب، صار ب ع ه م ب ي ر ل كريم. عشان كده ما ن ا أضع ش ر ه ن ا ح د عشرين و ث ا ث ي ن ع ي ن آخر خير. ع د ا ن شو ت ح ا ي ن ا م كل م ي ن ا ل ا ت لفة خش. البروتينات عليها أكثر. وكل ك ر ن عشان كده عليك ما ت ل س ت د ا ي ن ة تقدر. ع ل ا كل م و ض ة ولا تعرفش تحب ا ل ط ا و ل يعني ج م خ اللي ل ت د كتر مصممين برضو ي م ت ر ي على إنه يعرف ي ق د أ ص ا ش ل ا ص ي ا و ل يعني م ي ن ن ب ر ش ل و ب ا ن ة ل ا م تروح ل إ ر ن ه ع م م ك ن ا ف ا ل ص ب ا ل ا ه م س ع ش ت م م ش ر ط و حتى ب ر ض ما و ل لك ا ي ا م ل ر و خمسة في ا ث ا ث ة ع و م س ة ع ر ل ا ن م ي ا ل ب ا ل ل حال أنا ق و ل ي ر تنسى إ م ا خليكم ع ا ي ز ا ل ط ة هاي م ن ة ب ر النهاردة هنرجع عشان نكون ر ا ق ي ي ن هنرجع ا ل ن ه ا ن ب د ر نتكلم. ن س ا ع ف ى ع ل مثال. جسم. ج ا م كل جسم. جسم. جسم. ولا. خليكم ع ا ي ز م ن ف ا ل ك ن ت ب ك ت ذ ك اللي هو موضوع الليبر ت ر و ز و ا ل ل ي ر ت ر ي ر الله شديك وانشا عن ا ل ن ظ م ة النهاردة جاي نطلع راح بسوع اللي ب ر و ي غ واللي ب ر و ف ة يخبر فيهم ز ك ر ة ساعة. ع ظ ن ه كانه بيتلقدر ب خ ا ك ث ر من ساعة عاريها ما ح د شزا م ن ي بسيط أقاضي ا ن ت ز ا ل م و ض و ع ي ن دول يطلعوا من ك ث ر من ساعة زكاة راح خسرية ذكرت الفراشة يعني ذكرت روز جبت بسرعة ب س ر ع يعني ماش ساقيم س ب ر ع ة يعني ساعة لحد ساقيم ثانية الساعة ت خ ر ز ا ً ر و ي ة وبعدين فيك جد م س ا ع م ك م ا ن ونص خلاص ا و تمانية ونص ماني ونص فيك جد ا ه ج موضوع إلى و ر ت ا ل ا ي ب ر ت ن ش وبرضو م ي ي ن ا من غيره من غير كذا ه ت ل ي تقولي على ا ل ب ر ت ن ش ي مال ج ي ش ة على مال ج ي ك ة هتقولي ع ل وناس شو ف ا ل ع ل و ي ن اللي انت ع ا ي ز ت ط ر ف ايه هي العلوين العلوين عور بتمشى ا ل ع ل و ي ل ا و ل بتمشى اثنين اثنين اثنين ما هو جيني؟ ما البابا؟ نحن ل ق ل d e f م n i t i o n d e f i ن i t i o n ا ي ا د ه دول كمان هم، سبعة هم. على كذا م ك س ب من غير ما تحتاج عشان ج ع ا ف هذا وصل ا ن ه وظائف ف ض ل من ذاكر مرجعنا ت ا ع ت ي ن definition هل في واحد م ح ت ا ج ي فحده عشان ن ش و ف الdefinition؟ برضه ع ا ي ب d e f i n i ا i o n ن ا بضغط ع ل ي في الوريد ا ل ا ي ا ك ي أ ر من ك ا ا لو ا ن ت ب ش ش ا غ ل الرقم م ت ا ل تكون ط ا ل مش ت ك ل رقم أ أ ض ا ك ل م ثورة، و ا مشكلة في ا م ك ا ن ك ي ض ع كلمة ث و ر لنروح ل ر و ح و الرقم ت م ي ل لا نروح ممكن و ل ك ن ما ن ف ي ما بده، ه خلاص ض أ ض ل م ثورة. ف ل ط ي ر ج و ن ا ع ي ا ر ج في ل ب ظ محجوز وطلب ص و ر صوت من خ ر ج طلب ا ل م ح و ده يجي يقولك ي ه زي خط صفحة ج ا م د و ك ل ا ا ل ج ر ا ح ل ك ب ي ة طلب ع ا واعي إ ا ص و ر صوت من ق ر ج التيجي محلف ي ا ن ح لجنة التيجي ط ح ل كذا ممكن تبعك ب ي ت ي و ل و ي م ط ل ا واحد بس هو إيه؟ ل ن مرة ل و ا ت بس ي ع ر ف ت ي هو ليه لين صلوات؟ تعال ليه؟ ب و ر ا ل م ا ر ك ي ن باتو جينز، أما باتو جينز كان ت ا في ماي، في ا في ماي ا ا ل د ي ن وهذا الجنس ا ل ل ا ب و ا ي ن ه القاء أو ا ل ت ح ا ل اللي ا د ي ن ي بينه ص ي و ا ا ل ا ي د ي ن يتأخر عن غير و ت ا ل ب ي ا ل ر ا ل ي ا ي إذا باتو جينز كان ب ت ر ل تكذب. أ ن م ا مش ع ا ر ف ي ش هنا ي ن ن ي ك ر ة م ز و د أ ت م ا في السنين ج ل ك ب ا ل م ا مش ع ا ر ف ن ش ا ل ن ي ا ن ت ت دين يعني ك ر ة م ز و د ن ت ا ا ل إ ن ج ل الإنترنت على ا ل ج ش ا ل ك ا و د ة م نفضل نشوف ا ل ح و ا ل ي ا يصير عشان ي بورتو ستي في بورتو في ا ل ا ك ش ا د ي ب ا ج ن كر حاجات هم ب ي ش و ن حال. ب ي ن ذ ك ر ت ك عارف. ب د ف ت ح ك ت ي ر من أولي ت ن ي ك بج. عشان ما ت ن س بقى. اللي و كم بج ا ث ة كم بج ث ل ة م بج ث ل ا ة كم ن ج ث ا ا ل ا ج ا ت ة الحاجات ا ل ث ا الحاجات ا ل ث ا ة ح ا ج ا ت على كم نقطة 24 ب ع ة و ر ي ن ة ك ل ب م ي ك ت ب و ر على وين والذبر ي ك ت على وين هم ا ل ث ا ا ح ا ج ا ت ا و ر بورطة بالديفشن واحد هذا من ا ل بس بس ب ي ن ي ما ي ص ر معين لا ي ع منا ت ا د راجين جديين خ ل ي برك من كلمة ا ن ي بيجي ا ل م ه ي ب ة عنا البورطة والديفشنش هو السبب رقم واحد ل ج ا م ه طيبة ج ن ا خش بعد كده هيحصل اندبترن ك و ن ج ي ش ع ل و ا د ي ك ي و د ي ش ن هيحصل كمان ي د انتقالات هيحصل أ ط ي ش هيحصل ا ل ك ل م المهمة جدا اللي هي ايه ا ل ي ب ر ه ي د م ي ل ه عندما فيش شوف الجبر قعير عن البرت ه ي د ش ن ح ش ا ل س ب ب الوحيد الروتيش. يبقى تقول يعني ا ي ه ا ل ر و ت ي ي ر من عشرة برتر. وطبعا ت ب ع ا ر ف البرت و ا ل س ت مشان اللي هم واحد فيهم و س ا ل ي ا ك ت ه معايا راح ش معايا كومبليكشن ست حاجات اللي عندك لو ما ت ص و ر ج ا ر ل عيبا ا ل ت ر ي ن ا د ا ك ا ل ا ن س ل و ت ي ب ا ي ت ر كان في كمان ايه ك و ل ي ت ن س ت ر و ك ي وكان في رينال سيليا ست حاجات. ف ي نفراهم فارهم حرام بس يعني كلمة مجازية ا ن ا ن ت و لما يجيبكو سؤالكم من إيش او ب ط ة ا ل ع ض و ن ش كلوا بقى ت ي ر أ ص ج ي ا ت ا ي بارسال ب ق والواقع ا م م ك ن كلمة ك ل ي ا بارسال وهاي ب ا ر ي ا ل ز م تتكلم عنه كليتين عطية ا ن ا لغتي ع ش ي ن كلين أ ا ر ي ر خ ا ت ر ا وتبكمل ب ع ا ر ك على أ ص ي ا ل بارسال أصليات بارسال ي ع ا ي هي أ ص ل ي ا ل بارسال ا ي د ا ل م ا ل ي سبب اللي يعم ل ي ا ل بارسال بورتر هي لبتنشا ومثال ا ن ا كاتبلك كلمة هنا I c a n say that بورتر هي لبتنشا is the only c o of the entire world and no one can bring me. ن ا ح ش ي ق د ر يلوم ن ي ل ما هو كندي. ا ن ت ما لك رأي إنك حرفك ا ي ه يلوم ا ل ر ج ه ي بهو ع م و ضعيف. يلوم ي السطر ولا ك ح ي ت أن يلوم ب ل و م ا كده م السجل. ي ك ي ن ك بيكشاف. برضو في لي رابشر و ف ر ا ي لي رابشر إيه في ك ا ن و ع ف ر ش يبي ه ن بس الان ب ا ت ف ص ي ن و ا ل ت ر ي غ والفرط في ا ل ر م ش ا ع أ ق د ف ن ر ب ن خ ذ ر ي م ز قاد جدا ست حاجات ست حاجات بدون كل ق و ع ش ا ب ب لحملة ن ط ل ا ق ي ا ل س ج ا ر باردة جايبة في المكان كذي حتى مع لازم تعرفها كويس جدا ولازم تكتبه عن ا ل س ي ا ب ر س على اللي هي ت ن ش ا لجوز السقيع وقيمة ا ل م ل أو تعالوا نتكلم عن موضوع عموم أشمل من ك د ا اللي هو زيادة ي د ي ي أخذ ص ع ب ل ي ا م ن تتخيل ا ن الصاب ب ك و ر ي ن و سبب مش هيتين إ ن ي ا ج ي ع ج ي ن ب ر حط معاه بحلبة خسيطة ب ر د و معبرات لازم يجلس ا ل ن ب ر حط معبر و ا ي ن ي النفر ينف حط معبر وما د ب ينف ا ش ه ر ندبة النفر هنا ينف حط معبر بس هذا ميجي ل ي ك أنت بري جدا ولقد دفعش ب ا ل ر و ا ل ث ا ي وفي ناس ي و ل و ا س ا ي ه أ يل د ف ش بالروز أو يأذج ت ا ع يديدين جاع يديدين جامدات في أضر ج ا ز ك ر ب ا ي وفي عادة لو هو ج ه ا ي يعني أضر ج ه ا ك ر ب ا ئ ي يعني يعني ر جهاز ك ا ي ا أ ص ل ي يعني حاجة في الجهاز ق ن ا ه ه م ي ة ه نرجع ب ع عادات ا ل ح ي ا ء ت ع ت م ا ل م ش ك ل النديب ا و في نديب في القناة ا ل ه ر مياه الجزء العلوي الجزء العلوي اللي هو الحت فين لحد آخر الجذم م ع ا ي ر يعني أي مصيبة عندك الطوفة أو التومع أو الجذم بيصير ج ه ا ك ر ا ي أبلور ج ا ل تيدي ب ن م ي ن ش ا ط ا ل يقول هتبقى تحت مستوى ا ي د يدرم يعني حاجة في ا ل ا ن ت ر ن ت أو حاجة في معاي معاي في كولو معيار ي ش معيار طيب ا ل ا ب ر ج ا ي تيدي ب ن ايه ا ل بانتيشن بتاعتها على فكرة ا ن ا ي ل ي مني في البطن ا أبر ي ن و بينكم هو ا ل ا ب ر ج ا ي تيدي ب ن ل ا ن كل الحاجات اللي تحت مستوى يدرم كل دي حاجات محتاجة ت د خ ذ ج ر ا ح ي يعني ما تجي مني شو ب ط ل لما ي ه م ن ي و ت ر م تذكره ي ن ا ا د ي ا ا م أبر ج ا تيدي ن لما يقعدك نجيز سوالف ا ل ص د ش أو في ا ل ع ج ة أو في ا ل د ب ر ة هشتكي مين؟ عندما ن ت تجعده صحر غلط. بسمع هنا حد. عندما ا ن ت دام ينزل معرفته لباعين ليهم. آه. ع ن م ا ن ا ينزل بس ما ينشش. بس بسمع و ق ل تبلغني شتون ما ج ن ش ش بعين يجر. المجردة. شو ب ق ا ل إحتمال الأخير؟ ت ل ي ن ا في إحتمالين كبار اللي هم ايه؟ هما هي ك ل م ت ن س س أو ن ل ي ا يعني هي كلمة ما ك ن س ف ي كلمة واحدة بس يعني و م ة كبيرة. صح لاحظنا. يعني ي كلمة ن ل ي ا يعني بسجوا في س l o o د s c h o o وقولي blood س c h o اسمع ج ر ي د b برا ا ل يعني لو ج ا ل ك أي مشكلة مثلاً تروح ي ن ا ل ك ن ا م في ا ل ر ق م في ال next ي و ل ن دم ن د ل في b l o ل ل s c h o لما ا هون ع ل ي م م ي ن ف ك ر ا ر ا مينا يعني أي مشكلة ا ن دم مش ن ا ز ي blood s c h لما دم مهضوم ف ي س o و ل يعني تعظم يعني تعظم يعني, يعني عشان ي ع ز م لازم أضمن ا ن هذا الدم ضد الجسم و م ف ق ف ي ن على ا ل أ ق ل عشان ينزل دم م ح ظ ض و م أسود اللي هو مسمون نكتشوب، يعني دم ومأخضوم فين؟ في ا ل ش ك ت ش و ب فإذا إ ن ا تمثل يعني هم ا ل ج غ ر ا ت إ ن ما كنا ملينا، يعني داسوا جو ب ي ه دميك، ا ر ي ت و ل د ذ هو دم أعز الأضر جاي ف ي ولكن ا ل ي ممكن ي ل من ل ب ل يعني م ث ل ا لو واحد عنده نجيف في نكتشوب، ع ح د ه هيوض في ن ك ت ش و ا ع ط من ش ن ك و نعطله ع ن د ل على ا ل ر ع ب س و ل أو ب ا و ل مش ه ي ض ل ب ثمن س ا ع ت هل ت س مو ملينا؟ لا، مش مو ملينا، ن ا س ى ب ي ي ن ج برة ن ب د أ و ل حاجة تلاقي ما تمشي بنو بيكو و ا ه ا ه م حاجة ن ما ت ش ي ع ن ي ليه ما تمشي يعني ا e m الأسباب اللي ت ي م ا تمشي خلاص ج ي ب ه م ب ض ر ا ل ن ا ش على قولها ي ا ن ي الأسباب اللي ت ي ل ي م ا تمشي أي حاجة تقطع في ا ل ب ر جعلتي يعني يعني يعني ح ا د ث ل ص و ب ة أو في ا ل ت و م ا ا أو أو ا ل د ر صح و ه ا ن ا أنتظم إ ن ا ن ج ا ب عشان ما ت ن س ا ل ا ع ة اللي ت م ا تمشي ث ل ا ث أ ر ب ع ث ل ا ث ر ب ع 3 ل ا ث ة ف ر ا ف ي 4 في ا ل ص ف ر و 4 ر في الجثة و ا ل و يعني ت و ا ج في ا ل م ك أو في ال في ا ل ز و ج و 4 ر ب في السمك، واحد أ س ا س ا عنده إ س ت ع ج ا د إن هو إيه. إن هو ينجح فممكن ي ب عنده م ا ح أ ر ب في ا ل ص ف ر أظن أنا بعتب ى و فاحل و ث ا ر ه وفي حد ما رأيي إن ت ا ن مدرسة إن أ ر ع ن د ه م الصفرة، ش ا ت ق لكم يعني أو ث 3 ة و ا ن ت م ل ت ا ل ر ب ا ولا ي ك كل ث ل ا و ق ل ت الرباع. سونم تلات أشهر يعني ن ا كل حاجة ب ع ت ب ا طبعاً ليكون هش ر ك م واحد ثان ت ي ر يعني ا ن ا راضي هكمه طبعاً س ج ا ر برش ط ب ع ا ا و ل كتير مع سجائر برش ثاني كتير أطرزالي ثالث ك ل م ر كم ت ر ا طبعاً روكا ك ل ي ما نتولوها بس ب ا ل ع ا ي أيام إيه؟ آه ب ا ل ع ا ي مالوي ح د م و مالوي واحد م و ه ب ا مالوي وشين وأكيد أ ك و ب ع ا ً غيره أ ر ت ك د البروم ده كان 2 ي ن 0 حصلوا مشاكل على فجأة. دوكار خلاص زيها. ع ت ك ز دي حقيقة مش كلام ع ا ب س ط ع واحد اسمه مالوني، اسمه الكون. الكون. عزين عزين و ا ل ت ا ن ي اسمه و ر ل أو ويل شعرت بالكلام ا ل ي ا س م ه يعني الاثنين دوكار وعاقين مرة كانوا بيشربوا الكولا. أ ت ك د البروم ده كان 2 0 2 9 فكانوا عايزين الاثنين ت ع ا ي ن بيشربوا هي ا ل ك و ل بيشربوا ا ل ك و ل كان بعدين حاطين بيشربوا ا ل ك و ل كتير ق و ي ج د ا و ن ا و م ي ن و م ي ن ه ذ د ا ب و م ي عمل ا ل س ي ش ن وفي ص ب ة وش لا ل ه ب ي ف ب ي و م ك ب ي و م ك ووش هو كمان ب ي و م ك الاثنين ب ع أ ل و وعبيد ا ل ا ي ن ه و م ي فلا أ ي دم ذ ر ن ا ي ه م ا ل و وأنت ع ك ج ب ر س هم ا ن ا ا د ي ج ب ر س م ن ي السبب الوحيد ا ل ل صجبرس قرطها ع ل ب ن شو السبب اللي ب ي ر ط ه ا ل ى ب ن ب د ر ي هم م ت ع ش أي حد ل ه ل ش ا ت ا ل ك و عمك الألكو بيعمل ف و م ي ع م ل ع ر س ي ش و خ ص ا إذا كنت ب ا ي د كذا ه و عشان ي ب و ن يعني شو تقولي هم ما كانواش ذكاء كر ب ر و ح م مرجية؟ صندروم ك د ي ه 1 9 2 9 مقدمة ا 8 0 0 غرامات. ر أ و ت ك د ي كد اللي هو عبارة عن أمشليشة في ا ل ف ص ة أوثير في ا ل ف ص ب ة بيوت ا ل ف كبر. فاسمعي أي حاجة تعمله كثير. ب ع د كده ي ج و م ا ل ن ا ر على بعض كده ش ط ب ا كل ما ي ده أي واحد عنده ريديت دي ريديت دومي ج ي ريديت أ م ش ر ي ش ة ا و يعمل كده في الغصبة ممكن يجيله دي هم ت ا ل ا ن د ر و م ا ل ش ر ا ف ي بس ن ا كنت ع ش ا ن بروح ا ج ة ا ر ا ح تحس ا ن ه ملوش قيمة يعني ن ا عملياتي ش ب ت ر كده ا و ل ي ثلاثة أ ل ا و ل خاص ج ا س و ا نزلوا الحاجات اللي في ا ل ن ع د ة ممكن تجيب ما تفشل ج ل س ا ل ف ك و ا من بعضه جسر ا ي ت ر ك ا ن س ر جيبت أ س ر ج و د الأيسر ح م د ليه تحط ا ل ب ط ن ة يعني اللي هو هذا ك د ا اللي هو ج ا س و ا دوران س ت مك حاجة س ت مك تجيبنا دي أين ا ل أ ض ل د ي س خبطوا ع ا ي ن ي ا ل سواء مبتل سواء مبتل سواء آه... أي ن ف ي في ه م ل أربعة نحصل الصم لأنهم ع ا د كتبه معين ن ي س ن ح ص ن نحصله من أربعة ما ا ي ه ا ل ع ك س أظن اللي ي ي كل ما هوش ا ل ا ر ب ع ك المات حصل إيش ت ل ي ب و ه م ب ع في مستوي ع ن د ا ل خلاص ا ي حب حصل إيش ف ت مشي مرادي مردي م ر ا د ي كيبر في كل م ى فكرة خبيثة و ك ه ه و هاي ب ت ر ش ن طبعا ب ا ل ع ك في كل ما خبيثة ب ر أ ب ع ى أ و ا أي أنف ك ا م ي ا لكن ه ي هي ب ا م ي عشان تقدر ت ي ك ي من ي ش ل ن ر ن س و في حاجة ط ع ا هين، يعني ما ب ت ك و ل إيش على الوحدة؟ السؤال اللي جالس ن ا ن ي و ا ل ل ي ب ي و كل سنة و ا ل ج س ؤ ا ل العام وكل عام. هاو ت o l i s ش د h e diagnosis and cases شو تقرأه؟ حنل سنة د ك ت و ي ي اللي ق ب ل ا ل ل ي ق ب ا ل س ن ة أمس ا ل ع و ة وخشبة وشعبة د ي م كل سنة. أنا و د و ر ش ي ن و أنا ك ت ن ا ت وعشان كده أنا حبيت ن إن أنا أجاب أجابة ج ا ب تفصيلية يعني ج ا ب ه ب ا ل ظ ب ط م ك ل م ل ا ل ا ل م ت ح ا ن ع م الجيش. كل ما و ي ش ي ب ط ن يعني. يعني ما قريت شيء أقوله و ر ن و س ا ا ن ت ا ب ر و ن ا ت ن ا ت س ن ا ت ي حاجة ما. يعني. أ و ل ر ي ش ينودس يعني إ ل ي ن أول ي ا ل و ت ة ه ا و د ه م ش ن ط ب ع ا و ا ن د ل ي يعني كلنيكا وين؟ و ا ل ا ن ز ليش؟ ع ا كلنيكا ه ي ت ع م ل ي ن ي سبع ا ه بيجي ا ل ع ب ا ب و ت ق ت في كلمة عن كل سبع فيهم. ح و ل و كم حاجة ع ش ا ن تكبروش من ا ت ج و ا ن و ا و د ي ي لغوز، ه ي و اللي ه و تودي ي ل غ ن ي هوا ت د ي ش ي ل غ و ك لو ط ب ع ا ي ن ك و ي ن ي ش ل ه والاندوز ليش؟ كلنيكا نيك شر ه ا تقسمها ش ي م ت و و س ا ي ن عشان ت ب ق أ ب ر ى تجينا لما يجي سؤالك ه ف ي ا ل م ت ح ا س بدل ما نقول س ا م ت و ن ق و ل ه ي س و ن وبدل ما نقول س ا ي ن نقول ا ل ز م ش عشان بقول لي هل تريد سؤال جونسون؟ س أ سؤال إ ث ن ي ف ن ا أحاول ج و ه ب ط ر ي ع عليه. ل ث ن ي ن كايو ع ا د ه ز م ل ا عيان. أشوف ا ل ه ي ت و ر ي بتاع عيان. ه ي س ا م س و ش ك ل إيه؟ ل ن ا ل م ض بتاع عيان أو ه ي س و ن و ش و ف لي كمان ا ل ز م ا ن ي اللي هو ص ا ي فعشان كده ن ب ت أ ج و ا المتحمس هذا. سريع ب تجينا إذا خلص رأيي بصحح ا في ا ن ت ا ن ن و ت ا ر ه لازم 8 سنتيمتر ي ع ي ن ي و ا ل ط ي هي ع ي لسبيس س ت ي م ت و م ب ع ا ً كل ك ل م ه 15 س ن س ي م ت م و ط ع ا ً على ت ع د 15، عشان يبقى تقدر س أ ل الجهد، تو ه م ي ن ا راس ا ل ه و ا ل يعني م ث ل ا لو جاي و ا ح د عنده إ ن ج ي ه عد ما ي ل ه عندك و ا ج ع ا ل س ي م ت ر ب ا ع د ا خ ل واجه ب ي د ا ل ى 3 س ن ت ي إنما هنا خ ل ه ا ه 3 س ن ت ي ب ن ر يعني ت ع ا ي ز ر ا د ي ش ن خلي م ث ل ا كلمة ر ا د ي ش ن طب يسمع فيه خلاص ا ل س ا ل ر ا د ي ش ن و د ي على ا ل ت غ ي ا ل ت ا ي ر ع ت س ا ل ت ي ر طب وهكذا على بعد ا ل ج ي د باعه ل ل س ن أو بعدها ن فأنا سؤال دول ه ا و ل ش د ي ق ن و ي ه كيسه ط ل ت ي ن سج، كلينيكال وينديفنيش أي كلينيكال، أنا عم نقول كل و ا د في ج ل د ه و ع ح د عمر خمسة عشر، مية ب ا ل م ا ة هي تعملي ا ل ر و ف ي ك وبصحيح ما و ا ظ ن ن ه ا ي الامتحان لا لو في معي وقت ا ن ا ممكن ا ك ت ب خ ك ر ب ت ج د ا ا أو م ك ت ب ا ل ش ل و ز س اللي هو عنده م ث ل ا بقى ب ج ي ا ل م ث ل ا ل ب ر ا ر د بورتر ع ا ل ب ر ت ش ا ر بورتر ع ا ل ب ر ت ش ا ر ا ض ه كذا وكذا وكذا يعني ا ن ا ممكن ا ك ت بس ط ب ع ا غ ا ن ب ا مش يبقى في وقت ف ت ك ت ف ا ن تكون ا ن هي يا ج م ا غ حياة ا ل ر ج اللي ب د ا تكس عنده ل ي ف ا ر ش ل و ز س و ك و م ي ك ت ي د باي بورتر ع ا ب ر ت ش ا ر بورتر ه ا ب ر ت ش ا ع ع ن ي و ص ا ت ب ا ر أ ر ر ل ف ت ر ة أهم ش ب ب ي ن يجيبوا ا ب ر ت ش ر د أنا و ل ل ا كتير أولي ا ل ق ر لكن ه م شبابين هما التوسيعات باركر وغرس العصف. ن خ ر الحلف الامتحان لما يقول لك واحد عنده ا د ن س هو ي ص ل ب ك يعني ما ا ت و س ي ا ت باركر يعني يعني ب ي ت خ س طلع ثمن و ن ص بس وطبعا ا ل ت و س ي ا ا ر ن م ا ي لما تجي ق ا ل ع م ي ة ا ل ت س ي ع ا ت ا ر ك ر دي عيننا ي ودي ه م ح ا ج لما ق ص ب ي د ا ي ن ن خلاص جلس ر ا ي د طب ا ي ه اللي صو ي ت ا ع د ا ل ى رايدس و ل ا ه ب ت ا خ د نروس ر ا ي د ولا لا ب ت ا خ ذ برينت ولا لا ا ل ك ن ا م د ممكن ي ى ع د ه مشكلة ا ل ا ن ك و ل و ن ت خمسة هذيل ي ن ى ب ك د ا طب خ م ا و ر ا ا ن ك و ا ج ل ن ج طب عندك مشاكل في ا ل أ ن س و ل و ي ن ش ط ب ع ن د ك واحد كذا معي خمسة ا ل س و م ا ايه ا ل حاجة مميزة أو تجربتي ط ب ع ا ي ع ه ي ه ا ل ب س ة ا ل ج ب ط ب ع ا ت ش يا و ت ما هو ب ي ا ل ج ب س ا ل ل ح م ش اللحمة ط ع ك ب ي ر في, في المعدة ع ن د ه كم سنة صورت ترى ما يدش أ لحمة ما ما يدش لحمة. ال اندبستيشن ه ي ه م ك ت و ب ع ن د ك م هنعمل نيزو ا ف ت ر ي و طبعا نيزو ا ف ت ر ي و جاهزة ت ي ك ي ب ا متجد من ع ر ج ا ي د ي ب س ا ع م ل برضو تستخدم ا ل س ك و بعمل ا ل ج و ج ر ا ف ي ا ل م ا د أ وصور اه. تشوف الضابط ه ت ا ق ي أ ن ي ة طبعا ل ا ن غالبا لو عنده ا ك ر و ن أو كورون تديجين هتعمله عيار الادفتش الأمنية إذا ك د في خ ر ه هتلاقي عنده أ ن ي ة ما يدش ي ك ا م ي ا ال م ي ة أربعي، نضرب ميني، بس بس ب ع ه ي ف ن ي ن ا أ ب ر شيء ع ا ي يعني كم شنينا يعني يعني ك د ما ينبط الوسون، بس بالشرط ا ن ي هو ا ي ه ا ت ه ض م يعني ي ت ه ض م يعني ا ع ا في الجسم ا ك ص ر من متعة عمل إ ن س ا يعني ده متع. يعني إذا إنه ج ي ب ل ك مينا د يعني ي خلي دم ا ي ينزل م خ ض و م في السول يعني الأكل عارف ي ا ل م ع د ر لي ه أو في ا ل ج د ي ف لي أصلاً من كم ساعة إذا الحاجة اللي ج ي ب لك مينا د لا بد أن يكون سبب النزيف موجود في بعض أضر جي أ ل ت ي أو ممكن حتى لحد أبط ر ا ي د كولون صح الأعتام لأن الأكل على بدل ما يوصل غ ا ئ د كولون على بدل ما ينزل فيه أصلاً من كم أ ص ت ر من كم ساعة أنا ما واحد ق ا ل ه ا مشتغل لك و ل و ن عشان مينا لا تبعه إذا ا ا ل أ ع ب ا د اللي تبي منها من الآخر هي هي نفس ا ل أ ا د اللي ا ل ي نفنش أو حاجة بالصفر أو حاجة في ا ل ص م ت أو حاجة في في ا ل ج و ر م بس ه ن د و د عليها ك م ن ي حاجات في السمول إندرسن وحاجات في راي في ر ا ي ك و وحاجات في السمول إندرسن ا ل ي م ا ش ر ي ن ت ي ه وثنين ب ش ي أربع حاجات ضربين ت ي و 2 ن ي ن ب ت ي ا ن ي ن بتيه م ا ن ي وفجأة لما يلا ن ح ك ك ا ل بتشي ه ا ي و ن ودي ا ص ل ص يعني خلينا ن ي ي ش ي مفيهمهم كم شخص ا ل ب ن ت ر ي ا س و ك ر و ز يعني ح ت ا ن ي ا ل ح ا س هي ي ت أ ل ف ه يعني يصححون أعضاء بس بس ي ن بتيش ي ش ه ا ب ا ل ب ط ع ن ي ن و ج ي نيجي كيو زي ب ا ي ش ى حدة يقولون الرأي ي ك و ل و ن ن ا ي ش ي ت سنة ا ي ن ما ك شخص يعني ما ع ا ى ش ر ا ف اللي ي ق و ا ك و ل ا لما ي ج ل ل م ا ن ا ع ا ي لا يطلب برضو ي داخل المحل ا ب ب ا ل ن كتير د و ن درش يدن بدون ج ا ئ ببجي ي ي مبسوط و ب ن ا هيك أ ا ل ر ن ي ط ل ب يجيني ع ر خلاص. ا ل م ه ي ه ا ي ه ا ا ل ب ا و ش من ا ل ي ا د ا ت ا ل ك ب ي النسبة ل ل ا ت ن ط ر ي ا ل ن س ب ل ل م ا ت و ا ل ح ا ت دي س ن ا ل و ل ما كنت ر ق بالي على أن ا ل ن ب ي ن ز ل في ناس متبعين و م ب ف أ ح ي م ر و ح ر ص و ا ن ي ت و ل ي ه ا ج ي ع ن الأول يعني ا ع ر ب جدا. ثلاثة ب ت و ص ي ه ت ص ا ل م و ا د فصلها. هذه على يعني ط ا ر ي ب عن ص ك ن د ر ي ا ح ت ميني. د على د ف ا ي ه ت ا ل ث ل ي ن بالضبط. ق ا ع د ي أنا ا ف تعرف تك نعمل ص ر ه ك ا ن ا م ش ا للكلام ده ي ش ي ع ن ي هو ن متخيلة ي ع ب ع د كده ب د عارف يعني ف كده هو ا ا ن ش ا ل م د ي ن بنشعر ع ا ه ي ب غ ي ش ب غ م ع طبعا الموضوع ق هو يعني ك ل م ت ا ي ت ن ا ي ع ن د ن ا ي ت ب ا ت ي ع ي عندنا ك و ر و ن ب ا ي ل ن ب ا ي ت ت شرحت و ل ح ا ج من ا ل ح ن ترى ضيف تأكله، ا ي ء ريت من تاعي؟ آه، ت ع ر ل بصرنا ريت من تقوله دمث أول م ي ن ا ه ي ي ق ى كله هي، بصرنا أي ن د ي في الدنيا يدخل يجي واحد واثنين ت ك ي ن ا و ل حاجة بنعمل ا ل ر ي ش ا ل ي ة ش يعني ن ح و ل ن ن ت ف ي بالضبط. عشان ا ل ن د ي ثاني حاجة. ا ن د <دو> س ك و ب عشان تعرف ك ا ن ه ن ي ب ا <أحكى> ل <حياتي> ب وبعد كذا ل ا م ن و س ك و ب يعني لو كان ر ع ج ل ب ا ي ا ر ل ج ل ب ده و م ا ش ولو كان ب ر ك ش ر ه ما ا ن ي ن ت س ب على ب ا ر ك ر ه م ا ش في حدث. خلاص ا ل ه م ممكن ت و م د ر ز و ما. ي ا ي ا في ت ج ي م ا ن ي اللي ي ي ن ب ا ل ن ا ل طلب ت ف ل ك ت ف د ب ا ل ا ً ا ل هي ب ق ا ي بص ب ا بس ب ا ل بس بس ب بس بس بس بس بس ب بس بس بس بس ب ب ب ب ب ب بس ب ب ب ا و ل هذا بطارج مش مهم، ل ي ن مش مهم؟ كان واحد عنده ب ط ا ي ة ا ن ا مش ع م ل عينة عشان ا ش و ف ا ل ع ي ي ن ا ت ي ه ا أنا عندما خ ذ ع ي ن ا لما ي ب ق ى عنده كورونا ك ب ط ا ي ة خش على ا ل ب د ا ي بعد البطارج ي ن ا ل ب ي ر بين التبشير والكنتي ن و ع ن ل ي لا ك ت ر و أ ك ت ر عارف أن التذكر بطريقة دي د غبي ل م ا ي ن د و ن ت تذكر في الامتحان. عارف ا ن ت لو على طول ت ن ا ف ش العلم وتكتب م على طول، فكان يدخل الامتحان ممكن في ا ل ت ش ي ر فينسا، ا كان كمان عنده ما أ ك ر ث م ا ن ا ل عروين العامة ك ل ب تبعهما أكثر، وما ا ك ت ر ب ي ش ت ك ل ا ي هو بس. طال يرى اللي ه خ ب ن في برية ك م ل ي خ ع ر و ش ي طب ا ك ت ر هي ع م ل ثلاث مراحل. ب ر ي ا ك ث ر و ا ك ت ر وبوس ك ث ر في تالكانيوم، في تالكابو، في ت ا ل ك ل ش ما خ ا ه غلطان بس كذا. البرية ك ث ر ه ش ت ك م من فهم. ا ل ن ك ث ر ه ش ت ك م من ج ل ز ويه وبس صح. والبوس ك ت ر كهذا ي ك ث ر كل الكلام ده وتعال، ترى كل ا ل ر ع ا كل ذا صعاليات. ا ن ا عايز أذكرك هتبقى من, من أول الكمبيشن. الكمبيشن هي ب من ا و ل c م ب m u n i c a t i o n Communication كم حاجة ش ن ك ا و ح ا ج e s t i g a t i o n كم حاجة ا ي ه ه و ا r e a م ب e n t كم حاجة ثيرت. ل h e y are all Communication ي ن و ي ن ي e ن a x س a ه Pan Musha. Chronic c o ك m u n i ل ي ك ي ش ن اللي هو عبارة عن و إ ر ة حقت. مين يجمع من المين؟ يا ر أ ي ق و ا ل ا س ت ر ع ي ج ا ت و ا ل س ت ي ش ن أي أليس؟ طبعاً طبعاً ن ا ا ق و ل من المين. أي أليس؟ يا رأيي و ا ل م ي المهم ي ع ي س ي ر ي ي هو ا ل س ت ر ي ا ت i n v e s t i g a t ل o n i n v e من المين ع د ه هم ست حاجات. أول خمس كل مشكلة. أول خمس. فيهم خ م فيكو حرب شرطة. شو في الورق؟ شو ف ا ل س و ر شو ف الطلاب؟ شو ف النمر؟ زبر كمشرب لكن عامة ح ا ج ا ل ي ة ي ع ي ما ب ا ي ق ن ي ه ما أ ن ا بحولي أنا ع إن رجعه طريق ا ل ي ه البسيط بسيط معيشنا عادي كمل عادي ك ل من ا ا ل ي ه ا ل ي ن ه ا ي ما تمان م ي ت ن ا ك ب ا ي و ن ز أقولنا ق و ل ن ا و ر ا ن ا ل ب ا ي و ن ز ال إ ي و ي ه و ا ي ه و ي أي د ر يعني بكل بساطة ش ت ل ه م عن ي لما أ ل ه م إيه ن ت ب و ل ا ن ت ب خواني خليكم عارفون ن ا ن ت ب ل أ م هي ما ي ن و و أوجي ن ا ق ت ص ا ي ي ي اقتصادي ن م ر ي ر ي ت و ب ع ا ا ل ي و ن ل ن جديد يا د ي ب ت ن ا ي ه ش شو الجديد؟ و ج د ي د أنا د ي م ي ز ل ن ماوندري ا ل ن ي د ي م لأن ما ن ج ب ا لا م د ر ي ل ا د ي ي خلاص م ا ب ي و و ا ق ح ا ج ه ا ل و دي. ا يكتب ا د ي م حد ب ي ت ل ا ق ه ب ت ل ق ي ق ة ع ر ي ق وما كده كده عليك اللي أنا قرامة شايفة الدراج، شايفة كمية ا ل ح ا د ي لما ت ب ق ى بتحتاج لحد كذا ي أ ي ي تقطع عليك وديكو بقى مية. أبين ن ا بدي هلاك من دراج، فعشان ك د ه ه ت ب الإيم. كل اللي أ ت ت غ ل ه ت ق و عنك، مثل ك د ه كذا، مثل كذا إذا يدي موهب، وخط ضوئي الموهب. أ ي ض ا أيها السمسري أيها ا ل د م ت ر ي أيها السمسري ا ي ه ا ي ل س م س ر ي ا ي ه ا السمسري ع ر ف ا ن دواري كم ت ب ي ه ا م ش ي ط ب ع ا ل ما كان ع م د ي ب ي ن ا ع ت ق د اللي برة هتبقى المضي ح ف ي حتي أو حتى ع م ي وأنت بتكون وصلت الأمشي، عن ز م ا اللي براوي ع ي ه السر ط ب الجواه، ا إ ذ ا أي أمشي ما ح د و ي ه لا، ما تنسي أمشي و ما يبقي ا م ش ي و ا ر ش و و د في ا ل لما جوش الجبر، و ا ن ا جالس ب ع ل تحيت دم خلاص ط ب ل أ ن ت ي ب و د ي برضه اللي براه، ه ت ب ق أ ا ي ه ب و د ي مزاعي أيه ب و د ي ب خ ا مش طالع مش ه ت س ي خاص، تكتب ف ر ق ة امتحان ت خ ص ف يعني ل ت ل ي سيرت و ت ي ه لسم عيادة، لكن ا ن ت ما ط ي ش طعمة، و ب ي ن ز ي إ ت ش ف ع خ ي ر الكلام ما ل و ا كل نداء ر ا و ض ح ه ب س ت ي ج هنا كذا، ن س ا ع ن ت ر ي ا ت ا إنترياتا و ع د ث ل ا ث شهور، أ ظ ن ا ق ر ى ك ق ا م ا د ي شو حد يقول لي هو نسي ا ن تجنب يطلع عندكم، بيطلع و ي خ ت ف ي ع د ث ل ا ث شهور، وما حد يقول لي ا س ي أن ت ج ب يطلع عند الله ي ع ي ا ي م ر ي ض ط ب ع د ا ي ه بعد ث ل ا ث شهور، فبالذينهم ا س م و ي ه وين تجنب، ف ب ا ل ا ي ش دي؟ مثلاً في ا ن د ب و يطلع ع د ه م وبيوصل ل ل ن س م بينهم ث ل ا ث شهور، ب بقى ك ن طبعاً في كل من عمري دي الرشمة غير ط و ل ه ي في المشفى. لوهم سفعة عشان ي ر ت ب ا تدلولهم هوقفوا يتبكوا م ر ي ش اللي أ ت عن جن؟ يجي بين ورث بين و د ا ناس بخبط. إ ن م ا ل س م واحد ت ا ن ي ا د من دور ق ا ع د ه ويا فرصة في ا ش ر س م ف ي د ل مخلص ت ل ا صور م ق د ي مخلص محرر هو ساعة خير وليست تاني وليست ا ل ح ج ا ح ن ا معقدة ا ل ج ه ح ن ف د ه كده هو ا ل ج ن ش ا ل م ر ي ك ن آه ا ل ه ج ب ن ا ب ن ه ط ب ع ا مهم. ج د و س ترى اللي هو ا م ت إنت t د و س p ي ن اللي هو ا ن ت دون عينين بين ت ر و ش وإنت تلقط رموش معه ما ح ا ا ي ح معه يعني ب ا معه ن ت تلقط رموش كم و ا ح د شرحتي ج د و س كم واحدة لا وليد لا و ل ي ت ا ل ا ن ت ي ي ن ا ت مش موجودة والأنكبوت فيها هي الموجودة ح ق ا ه ا دم ا طول ده ب ر و ج ن و ت ي ش لو ع ن ا ل أنجيمات موجودة و ا ل أ ن ي ب و د ي ه ا هي ا ل م ش ي ل ة هي المشكلة شو ع ا ل ن ت ف ه ا هي المشكلة فهذا ملخص الجدول يا ا ل ا ل ي ك و و ن ي ك ا بطيجك ك و و ن ي ك ا بطيجتك معانا أول حاجة صار ف ل دكتورها ب ا ي ج ا ك ث ر من ست شهور ش ا ع ة ج م ع ه ا أحد ك ت ي ن من عياله والله ه ا بخذي من ا ل م ي ا ن يخلص كل متعمله ا ل ر ي خ ر ح ا ج مع ا ل ك و ر و ن ي ك بايت؟ أ خ و ا ن ع ا ن ن ب ع د ه لي يعني. ال ا ل ث ل ي ش ة دهلي اللي ت و ل ش تتركه فين و ع ن ب ا ل ب ت م ده هي. يعني البتسم ط ر ا ده العين اللي هو ا ي ه و ل ا ب ب ت س و ل ا ب ب ت س طب أكتر كمبي ص ا ي ر ة ك ن ب ي هي؟ أخواني غ ت و ن ي ه م صغيرة اسم كوروني أكتر م بايت. كوروني ك بايت؟ ا ي ش ت ك من ك كم؟ هذا بايت. ر ن بايت. ك ر من بايت. ك ت ر ن ب ي ك م ا ي ت ك ت ر ب ا ي ب و ن ي ه نفس الكلام ا جاي ق و ى غ ط و ن ي ه الكلونيك ر ب ا ي ت ببايرا، إذا عديت ك ل م ة كم ح د ة ف ن ت رشيت كم مرة؟ دي؟ أنت لو مش فكرت إ ن حنا صبرت ع ل ي كم مرة؟ هو اسمه بايرا يبقى ن ت بايرا، اللي هو اللي الإنترنت فيه، إ ه اللي ح ن ا نتكلم ا ع ه بايرا، أنت ت ع ر يبقى ر و ا البرامج، تروح على بطف اللي جورع قديم، و كلاكيت ث ل ا مليون نسخ، ثلاث مرات ا ل ب و ع كم دش ت ش و ا ل و ا ت ب دي هي برة و ا ت د ة في الجوا، لو حكمل ضع الحكومة ت د ي ه ا ا ي ه ا ي ه ي ع ي ما فيش مرة ب ي و ي ن اللي ا يكون ربع ع ب و ل ة مش بفاير، كان ع ب و ل ة ما كان بفاير، هم، هم، هم، ه ن ه هم، هم، هم، هم، هم، هم، ه هم، هم، هم، هم، ه هم، هم، هم، هم، هم، هم، هم، هم، هم، هم، م هم، هم، هم، هم، هم، هم، ه ا هم، هم، ه ا م ل ا ت م هم، هم، هم، ه ل هم، هم، ه هم، هم، هم، هم، هم، م م هم، هم، هم، هم، ه هم، هم، هم، ه